هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم الله الرحمن الرحيم قال تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض هنا التسبيح يعني التنزيح تنزيح الله عن كل ما لا إليه لكن هذا بالنسبة للأشياء العادلة أما تسبيح بادي الكائنات كيف نتسبح كل ما في السماوات والأرض حتى الأشجار والأحجار وال... وال... كل الأجرام تسبح لله تسبح لله قال يعني يعني بتذلنا على أن الله منزه هذا معنى تسبحها هذا التسبح لله يعني بتذلنا على أن الله منزه عن, مشاب... عن, أيش... عن أينك لأن فيها خلق عظيم يعني في كل يعني في, أيش... في كل شيء دليل... دلالة على الله هو. ايه هو ايوه ايوه نفس الكلام ايوه قال هذا اختيار امام هذه لا ما ما يعادله ما ينزل ما يعني تنزه يعني تقول لنا على انه منزه تقول لنا على انه يعني اج عن اي نقص هنا قال سبح لله وبعد المرات يقول سبح الله التسبيح وبيسبنت عداب الله ما سبحت الله ولا سبحتم لله بيجود الامر سبح لله ما في السماوات ولا وهو العزيز الحكيم والله هو العزيز الحكيم ما به حاجه يعني هذه الاشياء ولا تسبيح الاوادم ولا غيره وحكيم يعني هو يعني ايش؟ يعني يستحق كل اهل له ملك السماوات والارض يحيي امكن نعم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قال الله له ملك السماوات والارض السماوات والارض كل شيء هو الله التسبيح من العاقل هو التنزيح لله لا هو يعني يخبع ينقادل ما بنرى تسجد ما بنرى الشجرة تسجد يعني يعني خاضعين تماما الخضوع يعني كل شيء كل شيء فالكون خاضع له يعني, إنه يعني ان الله بصدره هقال لهم ملك السماوات والارض يحيي ويميت الله هو المالك للسماوات والارض هو الذي يحيي ويميت ما بخير الحياه والمات ما من الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول اي كل شيء قدير نعم هو الاول يعني كل شيء هو الموجود كل شيء والاخر يعني الذي بعد ايش قال, قال دي دي يعني يعني بعد فناء الاشياء اللي بايفني كل شيء ما يبدا الا الله قبل هو كل شيء بعبد الله هو الاول والاخر والظاهر والباطن الظاهر يعني قال بيظهر لنا من كل المخلوقات بيظهر لنا يعني كل شيء بيدل عليه بيظهر وجوده يعني كل شيء بيدل عليه يعني كل ايش كل, كل بيظهر يعني بيظهر الله يعني بيدل عليه هذا اي قال معنى الظاهر والباطن قالوا يعني الذي ما الباطن يعني الذي لا يره هو ظاهر يعني كل شيء يدل على والباطن يعني ما لا يمكن أن ندركه بلاش بالحواسن وهو بكل شيء ما. يعني لا يدرك كل لا لا الحقيقي لا, لا يدرك بلحاته لا يرأس دي معنى يعني هو ظاهر في كل شيء كل شيء يدل عليه لكن نحن. هو يعني العربة ذاته ما للخلق بسور الالباطن هو الالباطن يعني ذي ما, ما يمكن تراه فلحي. لكن كان ما هو حين هو الباطن يعني ذو يعني, يعني ما يمكن استعاله ما ولا يجلب شي يعني بذاته ما يمكن ايه ما يمكن رؤيته خلي ذا الباطن والله بيشوفها شيء خيره بعتنا يعني من الملائكه ما بالرحمن ولا يمكن ما بالرحمن لكن هو يعني نفس ذاته طبعا يعني خطيه ما جهده ان توصل عقله الى ادراكه لا اي ولا يمكن ما يمكن يمكن... بكل شيء عليم هو المحيط بكل شيء بعضهم بيفسر الظاهر يعني انه بيظهر على كل شيء وان بيعرف يعني الاشياء الظاهره ويعرف الاشياء الباطنه شيء وعليم وهو بكل شيء عليم يعني لا على شيء هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ثم استوى على العرش هو الذي خلق السماوات والارض هذه كلها خلقها في ستة أيام قال ثم استوى على العرش قال يعني ثم تصرف في الكل على في... قالوا بقنا فيه في ليش قالوا كأن بعلم الإنسان التأني الله قادر أنه يخلقها في قلم الثاني كل السماوات والأرض حين يخلقها في إيش يعني في, في ستة أيام كأن بعلم بي... الإنسان أن يكون يتأني يعلم من المرض يعلم الإنسان أن يتأني خلط السماوات والأرض في ستة أيام ومدريف قال فاسبد بعدها بعد ما يقول خلط السماوات والأرض ورجعت على فاسبد يعني ما يريد أن يكون إيش؟ يتأمنا لماذا ثم ما قالوا فاق يعني <تصفيق> ثم أخطوا الاستيلاث يعني يمكن شيء معنوي. معنوي يعني الخلق هذا خلقهم هذا مسألة ثانيا التصريف لهم التصريف لهم يعني إنها شيء شي عظيم ما هو ذلك سير كافي يعني يعني يستغرب بذل حين نحن يقولون الفلكيين كل شيء يجري في جمعة يعني من المسار الأرض مثلاً هي بتسير المسار خير الشمس والقمر بيسير ايش بيدور على, على الأرض هو بتتحرك والشمس نفسها بتتحرك يعني أشياء كبيرة هو يحفظها ويصرفها ويبسر للناس حالتهم كل انسان وكل حيوان ويتابع كل ذا الأمور يعني ذا أمر كأنه عظم عظم من الصالح نعم اداره الشؤون الكون اعظم ربما مينونا. مينونا. قال قال هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام في 6 ايام كعنه يقول ان خلق هذه قانون نظام ما خلقها كذلك ليه بنستفيد احنا انها وجه وفق يعني تفاعل تفاعل و قوانين يعني مثل ما بيزرع قوانين ما تزرع قوانين يقول لا, لا آية. احنا ما قاعد ها قلنا احنا ما نسمعش الرواه لا قلنا قال بالنظام يعني خلق السماوات والارض يعني بالنظام معان لا اي قال خلق السماوات والارض وكذا في سته ايام قال اصبر قال اصبر بعد ما قال ما ما في في الصبر والتاني في الامور لا كنا ايش فان يعني فيها تقال ويقولوا كذا بعض على قال ثم استوى على العرش بقينا في استوى على العرش الاستواء في الواقع الواحد يتربخ على الكرسي احنا على العرش يعني فوق لكن احيانا يستعمل العرش يعني العرش ولا الكرسي واستوى عليه يعني يتربخ فوق هذا الاخر لكن احيانا يستعمل العرش بمعنى المرض بيقولوا كده بده على الكرسي يعني على عبد الله على ما اجى لنا فوق كرسي كده اجى لنا الملك ليه ليش للبلاد في اليمن في استعمل اذا ال ال او الكرسي بمعنى الايه المرف على العرش يعني استوى على المرف ما معناها السايب يعني, يعني ان يتحكم فيه ويسيطر عليه ويتصرف هو المسترف في الوحيد فيه قال قال لك شعر على العراقي من غير زيف أو دم المهراكي استوى على العراق مستوى مجي عن استوى يعني تتمكن منها وتصرف فيها وقد يتبع مستولى. هذا أن الله خلق السماوات والأرض طبعا ملاجي يقول ثم استوى على العرش يعني ثم تصرف ثم كان هو المتصرف الوحيد في هذه الأشرة في هذا القوم هذا معنى الاستوى على العرش المتصرف في الأمور كلها مع معنى الاستوى لا معنى التصرف بس مجي العرش يعني موش يعني؟ موش المعنى؟ يعني ان خلق السماء والأرض ورجع السطولة على السكفة دي هو السماء يعني ما تقول مقر ملايكته ومكاذبته ويعني الجهاز يعني العرش هم سألت الحديدة فما العرش يعني الكرسي ولا المجال يعني الملك على عروشي تجي كان نقول خالقنا نغرف الارض تكتنج عارض تكتنج عارض عارض. عارض. لحن.. وبسط على السماء لا اشكلنا خلقها يدبر <تكتنج جبنة> الامر <أم> والله خلقم جمعه وهو بيصرف فيهم جمعه يعني هذي بيصرف كل شيء برجع اذكر بعض ايات لها معنى يعني بيصرف فيها خلق السماوات والارض وتصرف فيها <تكتنج جبنة> ويجعلها <تكتنج جبنة> كلها يعني ما فيها معنى الاستدامه لا معنا الأت... يعني التفرع شيء هنا معنا اوه هو في الوان يعني هو الايش المتفرع الوحيد لا سهله يعني معنوي بيقولوا كان عدا عظم الحين يقعد يصر يعني يتفرع الكون كله. كله يعني مع تعدد المخلوقات وتعدد الاجرام السماويه كان عاد الشيء اعظم من خلق تركيب معنوي يعني, يعني عدا أهم عد عد من خلقهم يعني كان عدا أذى الشيء يعني أهم أكبر أهم من الخلق خلقك يفهم بعض الناس و يفهم أنه يعني خلقت المعارض و قول لا لا سألا ما يعني بمانا لا ببشي يعني ما بيش طوزي عليه قدر لأنه ما بشي و قلت يعني ورجع السولة و ليش كان حيب ما تكلم ما بيحض كلهم سولة على السرعة معناه إذن مباشرة خلقها ورجع تطرف فيها كأنه بيقول خلق كل شيء و تطرف الى الان كان في المستوى على الارض يعلم ما يلقي في الارض يعني هو محيط بل يعني عارف كل ما يلقي في الارض يدخل بين التراب بيعلم به بي في اي مكن وما يخرج منها وما يخرج من الارض اي نبته اي شيء يخرج من الاش من الارض بيعلم به الله وما ينزل من السماء ذي بينزل من السماء على الارض غير ذي بيدخل هذا ايضا يعني قطرات قطرات الامطار كلها بيدري بها ما يعني بيدري شيء عنها بيدري كم هي وكل قطره وش هي و... يعني يعني تفصيلي يعني تفصيلين كل شيء وما يخرج وما ينزل وما يعرج فيها وقال وذي يعرج السماء يعني, يصعد. يعني يعني يصعد هنا بيقولوا يعني ان الملائكه تجي بتصعد في السماء ولا ربما اي شيء بيتحرك في السماء ويسعد الله بيعلم اي شيء يتحرك في السماء وخصوصا اذا في وما أي... وما فيها وهو معكم أي ولا تعتقدوا إذا هو كذا يعلم هذا الأشياء أنه بعيد منكم إيه ولا أنه بعيد منكم وهو معكم يعني, يعني, يعني أيش بيعرف كل شيء ويدرك كل شيء ومتمكن من كل شيء يعني مثل حينجه عندك مثل الله عندك وهو معكم أينما كنتم نعم والله بما تعملون بصير والله بأعمالكم بكل أعمالكم أيش بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور والمالك لها كلها والذي بيرجع الاش امور اليه بعد الايه بعد الحساب هذه بايه حاسبه يتولى الحساب يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هنا يا ابو لا يعني انه في النهار يعني, الليل في النهار. يعني النهار. هذا التفسير الاول ان يولج الليل يعني بيدخل الليل في النهار يعني لما المكان كله يعني بيحول بين الليل والنهار والليل بيأت داخل النهار فيه بيأت انتهى الليل ودخل جديدا في ناء عند الفجر يدخل قليل قليل قليل داخل الضوء والنهار هذا تفسير يعني ذا الحينة ذا يشي تفسير علمي ذا الحينة يعني هو ذي بيحرك الكره الأرضية ذك كلها هذه جسم كبير هائل الله بيحركها واطم على حسب على حسب مسلحك لأنها بحركتها حول نفسها قالوا بيجي ليل ونهار بيجي ليل. هذا الجلم الكبير الذي أنتم عايشين عليه وأجوا أهم شيء لحياة الإنسان قالها الله إيش بيحركه بأن كل ما أحركه يعني بيانتج من الحركة هذا أن يجي ليل ويجي نهار نعم بعضهم أيضا فسر يدخل الليل في النهار يعني أنه بيدخل يعني من أوضات النهار في الليل يعني أن الليل بينقف من النهار يعني بيجي أهب بيجي فرد نعم يعني مثلا في الأصف النهار بيزيد كانه بياخذ من الليل وفي اشتاء النهار بينقص كانه الليل اخذ منه هذا كله خلف الثاني يعني كانه اخذهم وفي الوضع نفس الكلام تحريك يعني ال... يعني تحريك الارض على الشمس او دوران الارض على الشمس يعني هو بيتصرف في كل شيء اللي ما تهل لا ليل ولا نهار يعني بيدخل بيدخل النار فاهم معنى يعني بين الليل والنهار يعني ان الليل بيجي وعلى النهار بيصير لا الله تعالى قال وهو قال هذا يتفرف في هذا الكون ويحرك الأجرم السماوية ويسبر كل هذا الأمور وهو عليم بذات السطور يعلن بما فيه نفس الإنسان بكل بما في كل صدر بما فيه القلوب من غير أن تتكلم من غير أن يعني عارف كل ما في أيش الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم لهم أجر كبير كان هنا عتاب للمؤمنين قالوا الذين قد دخلوا في الدين وعلنوا إسلاما ويتهاونوا في النفقات يعني ما يعني يبخلوا ما بيدوا هذه النفقها اللازم أو, أو ما يعني ما كان ما وجب عليهم إخراجه من المال يعني بعضاً بيكون في حرف بيغلب على عقله بحيث أنه ما عادي يخرج ماله فقال الله آمنوا بالله ورسولي وأنفقوا يعني كأنه مترتب على الإيمان يعني إنه شيء متلازم إنكم تؤمنوا وتنفقوا يعني إن عدم إنفاغكم يعني ما به إيمانكم إنفاغوا صدق بغينا نعم كأنه ما به إيمان صدق إذا ما إيش إذا ما عطيته وما إيش نفذته ما أمر الله به وخصوصا الإنفاغ آمنوا بالله ورسولي وأنفقوا قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه قال ما الذي معكم ما هو الله يعني قال في الواقع هو ما لله جعل الله لك بعد إيش بعد ما كان غيرك معنى مستخلف يعني كأن كأنك خلقتين غيرك فيها المال هذه معك كان مع غيرك أو لا فقال الله هذي يعني, يعني كأنه يعني بتنكل الأموال ما بالله يعني كأنها ايش في الواق هي ذهر الله هي لحفظة خلقها ما بالله بيحجوا بيبعها عندك لمدة حياتك فقال هذا المال هذي يخلها الله عندك انفق منه ويجيكم بات خرب ده مالك حاجه وما هو ما عرف المال اصلا ولا هو بكثير اشياء قالوا لك قالوا عليك ذكاء ولا انفاق يعني في الحرب ولا اضلنا الشيء الواجب امن بالله ورسوله وانفقوا مما جعل مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا اذ يطبقوا هذا الشيء امنوا وحصل منهم انفاق هذا قال, قال لهم قال كبير قال كبير يعني يعني ما انفاق مداجي همعنهم بيعطوا شيء أول الله لكن الله يجاديهم بالشيء الكثير الكثير أعطي بالله الضحين قولوا مستخلفين يعني ليش ما نقولوا ما هني مستخلفين ما كان مع غيركم لأنني إنكم من فلّا قلوا عهل المال يعني استخرفكم بالله الله يخلّاكم يعني مرحنكوا المال لي وانا أخذتك مستخرف عليه كيف الاستخرف معنا نستخرف يعني إني جعلت خليفة هلي فيه تصرف فيه هل يمتحجزكم ولا؟ هل قال لي جعلوا بالأرض خلي تمام يعني الدرهم هنا ما انا ما استخرج ابي ما ما كل يعني قال لي تقول المال حقي ما بلا حطيت فوقه تتصرف فيه ما اقول لك ما قال خلصك ولا استخرج كله تخلف خير باقي ولا واحد ثاني ولا انا استخلفك عنك لا انا ها الحين قلت جعلك مستخلف ما قالش خالي ذا يعني انه مستقل عن الاثر عن المالك او عن المتول يعني لحد من نائب مثل النائب ما بدنا على الاثر انه اشكي كانه ما بيحصل انسان الا بعد غيره ما اجعله الله جعل المال هذا يد كان مع غيره ورجع وصلك انا هذا بفكر اسمح قال الذين قال لهم اجرا كبيرا نعم ما هو الله واجب لأن الأجر يجعله واجب إنه يجعله لهم أجر رفضا من الناد ما هو الضرب الله دعا هو لكن الاجتماع أنه حين تعطيه كأنه يقول ما هو سابر الإيمان آمن وانفذ ما هو سابر تأمن كذها ولا تنفذ كان الشرق في الإيمان ورجع يقول وذي يأمن وينفذ ما هو يعني, يعني, يعني, يعني وينتثل بأي جيلها أجر كبير ولو أننا عطيناها لكن الله أكرم من كل سريم بأي أعطيها الأجر كبير قال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا به ترى كان يعني نفس الايمان ان ما يمكنكم قال ليش ما كيمان تؤمنوا برسول الله يعني تؤمنوا بالله والرسول بينكم يعني هذا داعي كبير انكم تؤمنوا بالله يجي الرسول بينكم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول والرسول يدعوكم حال ايش البحر ان حمايته ثلو ايه لان قالوا ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم كما تؤمنوا بالله والرسول بينكم يدعوكم يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين قالوا بعضهم وقد أخذ ميثاقكم يعني أنها, إنها الله أذي أخذ الميثاق أذي قال يعني لأن حين جعل الإنسان العقل وكلفه وجعل أدلة تكتظي أنه يلزمه أنه يعمل بأيش ما جاء به الله فقدوا مثل حينجوا وتأكد هذا الأمر وجعلها ميثال بعضهم تقول هكذا وبعضهم قال أن ميثاقكم يعني أن الذي أخذ الميثال الذي فسرى محمد عبدالله عباد قال أخذ ميثاقكم يعني الرسول أخذ الميثاق هو كيف قال إيش؟ لا ذكرت محمد عبدالله عباد يعني وقد أخذ الميثاقكم يعني رسول الله قال وَمَا رَكُمْ لَا تُوْحِقُوا بِسَبِيلِ اللَّهِ وَرَكُمْ يَدْعُوَكُمْ يتنو وقد أخذ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول, والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ الميثاق عليكم وهو البيعة إن كنتم مؤمنين إذا كنتم مؤمنين لك لا تتخملوا هذا الأمر وتلتزموا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور قال الله آمنوا في الله, الله أبي جيب الله ما هو الله يعني مسرحة لكم قال ما بيجي ما بيجي محمد يعني من عند الله إلا بكل خير لكم فالدنيا والآخرة قال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات قال ليش ليش ينزل عليه آيات بينات آيات واضحات يعني وأدلة لكم ليش قال ليخرجكم لي من الظلمات إلى النور ما أراد ليخرجكم لي من الظلمات يخرجكم من هذا يعني الحياة يعني التعيثة الى النور الى حياه سعيدة هذا سواء بالدنيا والاخره يعني ان في الامتثال الامتثال لاوامر الله اوامر رسوله فيها حياه لكم وسعاده لكم في الدنيا وفي الايش وفي الاخره لان ما قال يخريكم يعني رجل يخلي نجيكم من ايش من جهنم قال النور يعني الان كنك بدك تعيش يعني في نور بدل ان تكونوا في ظلام الظلام هو يعني للحياه القائمه والنور الحياه السعيده فيذن الرسول ما إذا حندي أوامر الله والأوامر التي يأتي بها رسول الله ما هي إلا في مسلحة وفي تكون يعني يكون في تنفيذها سعادة للناس هذا قال اللي يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف الرحيم إن الله بكم لرؤوف الرحيم يعني حين يكلفكم هو رؤوف هو رحيم بكم يعني هو لأجلكم هو منفعة والمصلحة لكم وفيها إيه يعني فيها يعني, يعني فأنها يعني بيجعل لنا وسائر رائد نرسع يعني الدين ما جاء إلا لإسعادنا ما هو مسألة إلا تكلف ويجيو أمر شاك هو لأجلنا لمسلحتنا فقال المفروض أخرجكم من الظلمات والنور والله بكم إيش وإن الله بكم لرؤوف الرحيم إلهنا بسم الله الرحمن الرحيم قلنا سورة الحديد صفحة خمسة أو ثمانية بالله من الشيطان الرجيم وما لكم ألا تنفقوا في تبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بكراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نكتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من جبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني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 ان الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَبُهُمْ الله اللَّهِ دَرَجًا حَسَنًا أَعْتَدْنَا لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عند ربهم لهم أجرهم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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولف إن الله الغني الحميد نافع نافع بدون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 وَلَقَدْ آَرَثْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالأَكْتَابِ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَكَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعُوهُ رَأفةً وَرَحمَةً وَرَهبانيَةً يبتدِعوها ما كَتَبنا عَلَيهِم إِلا ابْتِغاءَ مَرْضوانِ اللَّهِ فَمَا رَغِبُوها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَينا الَّذينَ آمَنوا مِنهم أَجراً فَآتَينا الَّذينَ آمَنوا مِنهم أَجْرَهُم وَكَثيرٌ مِنهم فَاسِقون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 وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين كنا الايه السابقه الله اعن بالله ورسوله وامنه يعني فأن الإنفاق شيء هام في, في الإيمان فالإيمان آمن نعم ولهما وقالوا لكم لا تؤمنون في الآية التالية وهذا الآية قالوا ما لكم ألا تؤمنوا يعني كل حا يعني لحالها يعني يعني معن به دوائي كثير يعني الذي يجه على شيء الواجب ايش الشيء الذي اوجبها الله يعني الزكاة والحيان قد يكون اشياء خيار قد يزم الله قال وما لكم ان تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض يعني وش ليش ما تنفقوا يعني, وش على ليش, يعني ليش تترك الإنفاء وما لكم ان تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض يعني مع انكم باتتركوا كل هذا الاموال ل لله ميراث السماوات الآخر يعني ليش ما يتنفق منها الآن برجع تخليها وتموت ولله ميراث السماوات والأرض يعني كل شيء بيرجع إلى الله ما يباقي لكم شيء هذا احتمال واحتمال آخر ليش ما يتنفقوا في سبيل الله والله مالك السماوات والأرض يعني قادر على أن يذيبكم ويعوضكم قال ولله ميراث السماوات والأرض نعم يعني أورثنا لما ذلك يعني أنه رجع ينتقل إله وإنه رجع صلاة كلها يعني إيه قل بلاذب كلمات مستخلفين بس هلولا. قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل, وقاتل. هنا قال يعني هذا الإنفاق يختلف الإنفاق يختلف إذا كان يعني بحسب الظروف حين ينفق واحد فيه ظروف صعبة في نعم حريجها مثلا جاء المسلمين عاتم جليل ومستضعفين وما تبشي معهم ايه ما يعني ما تبشي الداخل ويروح ينفج يدي يعني يدي كثير يعني, يعني ما بلا إذا في إيمان القوي إن هذا الحق بينتصر ولا إنه بيجي لها لكن بعد إذا أحد بجي عنفق وبعد فربما حين إذا الناس ويشتلك للناس يرضى عليه هنا في البداية ما بلا أشياء يعني كأن الظروف صعبة يعني في جاية الإسلام حين يمفق واحد في الدل على إيمان قول لأن يعني المطامع يعني بعيدة حينجو ما جب بالله قليل والجاية يمفق حينجو الظروف صعبة وبحاجة أيضا وأيضا حاجة الناس أكثر بكثير فهذه بتأثر في, في الإنفاك هو أكثر أحسن من حينجو ما بالله يعني الناس يعني جب معهم مال معج بحاجة مأساة هذا واحد او ايضا حين يقدر على ايمان ما في دين نعم فقال لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح فناكف الله وما قال لا يستويه هو ومن انفق من بعد الفتح الله قال لا يستوي من انفق من قبل مع لا يستويه هو ومن انفق من بعد الفتح وقاتل ما عند ذكر الله اختصار لكن نفهم من قوله أولئك أعظموا درجة من الذين أنفقوا من بعد اختصار عجيب يعني يعني لو ذكرها يعني أن حتى أولئك يعني أنه يحتاج يطول الكلام زيادة و... نعم لو قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل أولئك ما عند سأبرك الأولئك بيحتاج بين الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا اعظموا جاب فيها تكريم يعني كثير فاختار الله هذا كله وقال الحين قال اولئك ابان من الذين انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا فهمنا منهم يستويون الحين قال لا يستوي يقول الاستواء ما لا يستوي يعني شيئا الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا لا يستووا مع من مع الذين انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا نفهمها من السياق حذكره من بعد ها طبعا بيقولوا يعني كان المفروض المجموعه يعني عدل, عدل, عدل الحسنات والأعمال عدها حسب وقتها يعني ذا الحين بيقولوا الناس بيقولوا ماذا أفضل الأعمال في رمضان قال القراءة للقرآن ولا قال الصلاة القراءة للقرآن في الصلاة هو يعني إذا الظروف طبيعية ومي بحاجة ما استهائلاتي بيقولوا بذي أفضله مثلا شخص محتاج جدا بيقولوا أفضل أفضل لك من أنك تقوم تركاء الله تسويه ما تسوي يعني عادل حاجة حينجو بصور مثلا في العلم افضل لك أن يعني به يعني او تجني في المستوى التعليمي افضل لك انك تسلق هذا الطريق يعني الحاجة هذه يعني الشيء الذي بحاجة إله في المجتمع فأنه بيه ايش يكون الفضل فيه أكثر هذا الأشياء بيه ظرفية يعني كل شيء بحسبه يعني نفهم من هذا هذه أنفق قبل هذه أنفق هو أفضل من الذي أنفق بعد فحين يقولون لنا الأعمال والأعمال هذا في الفضل وهذا في الفضل طبعا هذا يعني بدون نظر إلى أيش يعني لا بشي ضرورة الحاجة الفعل معين بإله أفضل هو أولوية على كل الأفعال كل شيء حسب قال وما قاله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أيضا لاحظنا الجمعة قال الذي أنفق من قبل الفتح وقاتل ما هو سواهم هو وهو الذي أنفق من بعد الفتح وقاتل قالوا فيه ناس بينفقوا قبل الفتح الأنفقوا debug wore violence لكن ما قاتلوا ويا سواهم لا يرغبوهم يعني لكن الناس جمعوا بين القتال وبين الانفاق فيذا قال كان أمير المؤمنين إن المراد بهذا الآية طيب ي'Mجمع بين الانفاق و banal neutral في يش قبل الفتح فقال ما هو سواه هو ايش من أنفقو من بعد الفتح وقاتلوا لا، لا هذا يعني بيقولوا ايه بيردها بعضهم بيقولوا في فسروها بعضهم بأبو بكر أو كذا قال لكن كان هذا تضمنت انفاق وقتال وانها اجتمعت في امير المؤمنين بعضهم بانفاق وبانفاق وبانفاق بانفاق وبانفاق هذا ما ذكر الله قال اولئك اظموا درجة انت من, من, من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا قال كلها بالفرق بينهم في الفرق والدرجات وكلاً وعد الله الحسنى لكن كلهم ايش؟ يعني الله قد وعدهم كلهم بالجزاء الحسنى كلهم يعني ولو بالفرق بينهم لكن كلهم بايثي الله يجازهم جزاء خير وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير عالم بكل أعمالكم يعني يعني مثل انتقول الانية والقصد وال ولا بيخفى على الشيء فبا باي سافيكم على كل عمالكم باي من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وفيضاعفه قراءة نافع وبقراءة حفظ فيضاعفه أو لا؟ قالها من ذا الذي من يقرب الله من الذي يعني الذي يضاعرها بدل من ذا من الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه يعني الله يعرض على الناس يشجعهم يرقبهم في الإنفاء قال من هذي با بيشجع عليه تشجيع سبير حتى ان السماه يعني سماه قرض لله حين يسميه قرض لله يعني كأن فيه ايه؟ يعني انه يعني بيحث حذ كبير على هذا الفعل يعني قالوا ان السماه قرض لانه يعني الجزاء بايحصل ما فيها لا لا لا لا لا لا قال الذي يُقرض الله قرضاً هسناً فيضاعفه يعني في ذا أقرض قرض في الف... الفعل هذا مضاعف القرض وله أجر كريم وبأجيله على أجر كريم يعني سأنه يضاعف يضاعف العمل هذا يعتبر المسحين عمل عدة مرات ويجي الأول أجر على كل واحد أجر كريم يعني أجر قاله يعني مرضي يعني الذي يرغبها الإنسان قال قرضاً هسناً يعني, يعني لا يجوشه أيش لا يجو في خلال لا يجو في مثلا رياء ولا يجو في إمن ولا لا يخربه بشي يجو المقصود به وجه الله فهو هلا قال كيف يعني ضعف مع أنفت والأجل لا أجل فبيل حالنا ما قال يضاعفه في الدنيا ما بلاك عنه العمل حقه بايحسر مثل عدة اعمال يضاعف العمل نفس القرب حين يقول يضاعف القرب كان يضاعف العمل نفسه يعني ويجيل كل العمل اجر كبير قال ها قال ايش ولهم ايش وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يعني الظاهر هذا حين قال يضاعف له ايش يضاعفه له وله اجر كريم وحين هذا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعاونهم بين ايديهم يعني يوم القيامه والله يعني يعني ان برجع يرال اجر ما كبير على هذا العمل اجر المؤمنين والمؤمنات بين ايديهم مثل هذا من اول الايات قال المؤمنين قال يوم القيامه يعني في البعث قال برجاء ترى المؤمنين والمؤمنات حين يسيروا بيجوا معهم نور قداما أمامهم نور قال يسعى نورهم بين, أيش بين أيديهم يعني قداما كل ما يعني إذا أمشى واسرع بيسرع النور معه يقول يسعى هذا قال للمؤمنين وقال إيش وغيرهم يعني الظالم بيجيهم يعني في ظلام دامس ما بيستطيع يعني ما بيستطيع يمشي قال ها اذا وهم باجي قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين ايديهم وبايمانهم اذا يوم يبو يوم من ايش بين ايديهم وبايمانهم اذهب بايمانهم, بأيمانهم ما فهمناها خلاص بين ايديهم وبايمانهم ما بلا ربما آه. اذاه بي نور يعني باليمين اذاه بي يشربها والله يعني ولا عندها نور ولا فيها نور يوجههم يعني يعني جهاز اليمين الله اكبر اجر كريم في اليمين اليسار يوم نورشها وكيدهم ما يعني في ايمان يعني ما يعني ما يعني ما وضحت حلا وبعضهم حتى بعض البصره قال يعني لانه بجو ما هي حالهم ذاك بعيد منهم ما عنده يجوب السبق ولا يجوب يعني غير المؤمنين قالوا بعضهم, قالوا بعضهم يعني قالوا بعض البصري انه حيقول يثال ورهم بين ايديهم وبايمنهم يعني ان في كل مكان ما بينها الله يعني اختصر هذا الكلام عبر به لانه اراد حيقول قدامه ويمينه وذكه يعني وبكل مكان يعني ما هو بيصير عنده ضاء هذا المقصود مع الضاء بي اي امام مع ضاء امام اوتادي يعني في قريب منا هذا العين يعني انا جياد بمجاور سوده لا لكن لا السور متاخرين يعني الضالين متاخرين ها قال بيجاو يعني قدامهم يعني بيجي لان احنا في انتماء يوم بت... يعني بتترخبط الأمور الشمس والكواكب والكل شيء بتدمر يعني ما عد بشي إضاءة ما عد بإضاءة فمع بلا ظلام دامس فقال الله بيخلق لهم نور يعني بأمامهم بي... يعني وربما من كل إجهة بيجي لهم هذا ولا المؤمنين هذا قال من أول إيش من أول الآجب <تصفيق> نوع قال ما هذا نورهم بين أيديهم ونورهم بأيمانهم يعني يكتب وال يعني ما ظهر لي معناه بعض تفسر لك ما ظهر لي باقي كتابه نور بين ايديهم اليوم ويقول لهم اليوم يعني تبشير لهم بشراكم اليوم من تحتها الانهار يعني يبشرهم انهم عملوا يوم من تحتها الانهار لا يعطاب لهم أن يقلوا لهم أو لهم أو لهم وإمقوا بشراكم بشروكم الناس يقول مسؤولة televisوق ما اني يبديوا بهأخها بشراكم اليوموم نؤتيك تجري من تحتها بين انار و خالدنا فيها يعني قالوا يکلوا يبشرهم في هذا اليوم بأنهم 돼عدو لهم يلثوا بها دائمة يتخلد ذلك هو الفوز العظيم هذا قال هذا المفصل فوز, فوز يعني انه ينفر بها يعني حاجه هامة وفوز عظيم هذا قال هذا الخير الذي قال ايش برجع يجي الحين قال اجر كريم قال برجع يوم هذا اليوم هذا الخير يوم يقول المنافقون والمنافقات فيشتي الوقت دي برجعوا الناس في حاجه الى هذا الشيء يعني برجع المنافقون والمنافقات يقول يوم يقوله قال بدل من ايش من يوم يعني لهم اجر كريم وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين منافيا نورهم يوم يقول المنافقون ونفذ اليوم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نكتب اسم يعني في الجهه المقابله في الجهه المنافقين والمنافقات هذه ما يرضوا بمثلوا ايش احكام الله ولا يرضوا في سبيل الله ولا يرضوا ينثروا في سبيل الله والله يغصرو في بعف الجانب ولا يعني كان المنافقين حتى ذي ما قدي هذه ما قديت بالدين الدين بل دخلوا فيه عن غير قناعه قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نكتب يقولوا انظرونا انتظرونا يعني. انتظرونا يجي, يجي لنا ضامن منكم لا لا هم بيصيروا قالوا انظرونا يعني ذا يمكن بعد دقيقه قال انظرونا يعني انتظرونا يجي, يجي, يجي لنا من الضباط حثكم نكتبس أسراء الاقتباس من النور يعني أن واحد يجي قالوا كان يكتبس يعني يرح يولع للشي ويرجع هذا الاقتباس نحن ناخذ من النور رضي معكم ما بيقولوا بس <تصفيق> كما بي هو هيو يقولوا انظروا إلينا بيقول انظروا إلينا ما قالوا <تصفيق> انظرونا ما انظروا لا تحت عذاب إلا ولا تحت لا يعني نظرة <تصفيق> لماوا الجهوب يا ابني قال كورونا يا يا نوركم دي يرجعوا يعني كانهم دي يرجعوا وراءكم فتمسوا نورا انتبهوا شيء يعني تي الكلمات قالوا لهم يعني في لهم عندي مكاذ ما ملفى يعني ما مجال النور ما يلحقهم يعني النور هذا الذي معناه بسبب الاعمال وانتم ما بتامر يجي لكم نور إذا تشتوا نور ما يعني مستحيل عاد لكم نور الان لانكم فرطتوا اذا تشتوا نور ما بنرجعوه اليك الى الحياه الدنيا ترجعوا ترجعوا للحياه الدنيا يعني كلهم جايين يعني كامل من الدنيا الى الاخره فتالي اذا تشتوا يعني ما عاد يمكن يجي نور هذا مستحيل فاذا اشتوا يرجع الى الدنيا طبعا وهذا مستحيل وما فيش تقروا اذا مستحيل ان عاد يجي يعني يلتمسوا نور بالأعمال إذ يعني يعني إذا جئنا الأعمال إذا أثرت هذا الأجر لتجأ الأعمال الصالحة والإيمان الصادق يرجعوا وراءكم فلتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب وراء يرجعوا, يرجعوا ورا. ورا يعني يرجعوا إلى الماضي يعني يرجعوا إلى الدنيا كأنه حين جايوا من الدنيا وبدوا مقبلين على يعني مما إلى جنة ولكالهما بل يرجعوا يرجعوا هنا نعمل صالحا يعني يودنا الى الدنيا قال ارجعوا وراكم يعني الى كنتم عليه قبل يعني الى دار التكلف هو طبعا ما برش تنه يبين منهم استحي خلاص يعني ما ما يمكن يجي لك ايش نور فيلا بيقول وراكم فتميسوا نورا بعضهم بيحملها على السخرية قالها ما بشي ما لكم ارجعوا وراه باجي لكم ارجعوا من هذا خريتوا من ايه وباجي لكم نور اي لكن ما يعني يعني جاوا باجي لهم ياهو اي لكن ما هم قاعدين كذا رجعوه ويسمي سونار وهابلهم النور من هنا لا اشي بعيد انهم بيقولوا رجعوه لاخذ النور من ما عاد يعني ما عاد جاي منهم بس تتفرح نفس المؤمنين ما من غيرنا لا قال قال رجعوا اذا الى الوراء وبسوي لكم ايش النور اخر يعني كانه قالوا يعني رجعوا الى الدنيا واعملوا اذا اشتوا يعني كانهم بيقول لهم مستحيل يجي لكم هذا خلاص فاضربوا بينهم بسور له باب باطنه في النور بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه يعني الله بسور يعني فاصل بين المنافقين وبين اهل الجنه يعني المنافقين وغيرهم حتى المنافقين ما يدخلوا معاي مع الكفار فاضرب بينهم بسور لشد النافقين بيحاولوا يلحقوا مثل من اين كانوا معهم عايشين معهم وربي بيصلي معهم ويروحوا قال بعثهم بالذات معهم قال فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب يعني برجع يضرب بينهم الله يعني فاصل حتى يعني حتى يقنعوا تمام مع المؤمنين وهذا السور اذا نظرت اليه من الجنه جا فيها الرحمه والنعمه ويعني وال... هذا السور واذا جيت من ايات المنافقين بتراه ايش فيها لك الجال خرب ترى العذاب وقال و... باطنه فيه الرحمه كان حين ال... كان حين سأل... الكلام في المنافقين فالالثور باظاهر بجو... هذه ثران الظاهر هذه ثران المنافقين والباطن هذه خلفه يعني الذي ثران مؤمن لان السياق الان هذا الكلام في ايش يعني في المنافقين ان سماه ظاهر وباطن قال ظاهره يعني هذه امامكم هذه امام المنافقين قال ايش من قبلها العذر ولكن خلفه قال فيه رحمه قال وقالك فضل باب بينه له باب وفي باب هذا السور قالوا اوجد يا باب قالوا ربما ان يجل رب يروا يروا يرو. يرو ايش يرون في ايش الذي في مع اهل الجنه من غلب رب والايش فاذا تمام هي يعني ربما يجيني من ال ا ا نعمل يعني الانباء حادث يعني برجع الم الم الكافر والمنافق يعني اسحب جهنم قال بيجي يروح مكانهم بيروح الجنه حساب بروح مكانهم بالجنه لو ايش لا طاع نعم قال وقال فضرب بينهم بسور الله باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب إيه باطن السور يعني الذي صلى ايشه الذي صلى المؤمنين باطنه وظاهره يعني الموجهة لهم قال ايش من قبله العذاب يعني يعني دي ديك فالجدر والحين قال بينهم بين المنافقين المنافقين هنا وبينهم يعني جدار هذا هو روء من جهته Cuz يعني من, من جهته وعذاء فيه فيها عذب يعني من جهت الباب يثม الباب شفاف يعني dissور زياج ماتذيّة مااذا ؟ باب سهلا ويستدعه ويقدر فهو يعني كأنه يدروه مع بابا ملا يداف بنا كلام كيف ما أثمره باب mutta مثل ينيف معيزية وعضًا السوف هذا حيوه من جبالي يعني من قبل بارة بارة جار من قبلها بارا يعني الجهاد في المنافقين فيها عذاب يعني نجعلهم يجبالي يعني مجاهدين الصابر يعني من هو بي وب ما ما ضروري بنقول يعني كان جهاد قدام ادري ما نفس يعني ارجادي ترى هم اه جدار يعني ربما السور لا يشوف حادث لا يعني ربما لا اثرب السور نفسه ما في شيء جاي من الشمس ولا من يعني الحراره الشديده انت يعني يعني بس يعني يعني كاد خارج على يعني كان يعني كان داخل يعني السور له الجنه كان اهل الجنه رجعوا من الطرب الثاني بيتعذبوا فيه ما لهم عذاب ربما لا قلنا <تصفيق> تدخلوا على قلناهم دول ي... ربما قالوا لي يرو كل يرا من الباب لا ما هو اللي قال لي شفاء ما هو شفاء اه ما هو شفاء يعني حاجه هي ازو هناك نعمل من وين عندك ما الباب ولا والله باه والله الحين يوم يعني دي زحمه بس بلا ظهر ده هذا للمؤمنين ما بلا ظهر للنكار الحين بينهم يعني بده بين المنافقين <تصفيق> ايش هذا؟ انا محاجد هاي باجينا ذي الحقوق ما ادري ما عاد بيفهم بيفهم قديش كملوا هالهذاره وكم كملوا انا في هذا الله قال ينادونهم قال هه حبس العمذراب ينادوه وياهم له باب باطن وفي الرحمه وظاهر من قبله العذاب ينادونا انا منكم معكم بيصيحوا لهم ايه يعني فتحه بينادوننا وبدي على الباب ده خلي يجي معهم الكفار للمؤمنين ويمنعوا على الكافرين المنافقين على العرب اللي جالون بس يعني هون كله يجي معهم خلي يجي معاهم علامة على المؤمنين اسمعوا له الصوت فلو هو كافر فيمنعوا مدخوله يعني ما ولا في تمام قال اذا اي ينادونهم ان معكم معكم يعني المنافقين ينادوا المؤمنين هذيك دخلوا ويا يا يسور مع معكم كان معكم كان بنصلي جمعه وكان بنروح وكان قالوا قالوا معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم. لكنكم ضليتوا انفسكم, أنفسكم. يعني با يعني ب... يعني قال ت... يعني بعضهم كم مثل ظاهركم بأن ايش ارتكبوا المعاصي ايش ولم يؤمنوا يعني ايمان حقيقي بايش بالله ورسوله ولكنكم ايش فتنتم انفسكم يعني قالوا اضللتم انفسكم او اهلكتم انفسكم وتربصتم قال اضللتم انفسكم وتربصتم بعضهم يقولوا تربصتم يعني وانتظرتوا ان احنا بايجي لنا ايش يعني العاتم منتظرين انه برجعي, برجعي استأصر المسلمين ولا انهم باينتها المسلمين هذا بعضهم وبعضهم بيقول يعني الامام الحساب اللي قاسم فاستر تربستم عاد التفسير قال وتربستم يعني يمني وانتظرتوا ما دخلتوا في الدين عادكم يعني منتظرين اي كأنهم مترددين انتم تدخلوا او لا قال وتربستم وارتبتم يعني ما جد دخلتوا منتظرت تربستم يعني أثر التربص والانتظار في الواقع فيسبل التربص في الخير ولا في الشرق فقال لكنكم ايش قال لكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم يعني وانتظرتوا ما يعني ما تنعتوا في هذا الدين انكم تدخلوا من الصدق تربستم يعني انتظرتوا وجاء شك وغرتكم الأماني وجاء لكم غرتكم يعني إنكم, إنكم برجعش برئين هجموا المسلمين ولا ينتهوا ولا ولا ايش يعني الاماني الباغله لا لا لكن الحين منافقين الحين منافقين ما صدقوا بالواغر لا لكن ما صدق ما بيرضى ما هي مسارته لما الشيء ما هو قاعد المسلمين بين دعوه وبين هو الاماني يعني ان بيرجع انت للمسلمين ويرجع انت تسرون باجي لهم يعرف هو منافقين بس واربطكم الاماني حتى جاء امر الله لما يعني هكذا بقيتم لما اتى امر الله ومت يعني ومتم او نعم ومتم حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور يعني غركم بالله يعني كانه الشيطان الغرور هو الشيطان غركم بالله يعني أمنكم منكم من ايش من عذابه ومن عقابه هو يعني وزين لكم هذا افعالكم حتى ترتاحوا يعني ما عليكم اي بس فاليوم لا يأخذوا منكم فيدية يعني ما الان ما عدم نافع يعني, يعني ما عاي يمكن إيش لهصرف عنكم العذاب ولا يقبل منكم أي شيء لكي يصرف عنكم العذاب فاليوم لا يقبلوا منكم فيدية فاليوم لا يؤخذوا منكم فيدية أو من الذين كفروا ولا منكم يا نافقين ولا من الكفار يعني الآن ما عدت شيء استهاق يعني ما يعني ما يمكن يصع هذا العذاب عنكم الهائيا و ماءواكم النار قالوا ومصيركم إلى النار مع معكم الله هي, هي مولاكم فأنا قال هي أولى بكم وبئس المصير يعني وما أسوأ هذا المصير ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحد الآن هذا الخطاب هذا الخطاب للمؤمنين الخطاب هذا للمؤمنين اشتينا أن المؤمنين المفروض أن يكونهم في خشية لله وخاف من الله وتأثر بكتاب الله وتأثر بذكر الله والناس قال بيجو فيهم غفلة حتى المؤمنين هذا الذي يقدم وكذا لكن حتى الخشة ما بخوف ما بخوف من الله ما بيعني ايه فقال الم يعني ما قدوا وقت الم يحن يعني, يعني يحن انا قال يعني, يعني ايه انا حتى المسطر قال إينا. انا انا يأني انا فلذا غير ناظرين انا يعني غير ناظر الوقت الحينه اللم يعني يعني ما قد حال الم يعني الم يحن للذين امنوا ان تخشع لذكر الله كان جباه يعني في, في ال يعني ال بين المسلمين وبين المؤمنين فالله ينبههم قال ما قد يعني ما قد حال الوقت انكم ايش تخشعوا وترجعوا الى الله يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله يعني حين الله الله ايه وقدرته من الحد يعني يعني لذكر الله ولماذا نزل من الحق يعني ما بدوا وقت انهم يخشعوا حين يذكروا ربي ويعرفوا ربي وقدرته وحين ايضا لا ما هو يخشع الخوف وال يعني والخضوع لله نعم يعني الذين امنوا ان تخشعوا قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يعني الامر لذكر الله حين يذكر الله ويعرفوا عظمته المفروض أن هذا يجعل فيهم خوف شديد وإنقياد وخضوع وكذلك ما نزل من الحق حين يعني القرآن يخشعون القرآن يعني حين يسمعون القرآن يتأثروا به يعني ما يقولوا بك سنكم تأثروا هذا الأهل كأنها في يعني, يعني في كل وقت في لحظة في الناس غفلة ويعني ابتعاد ولا بها يعني ياشيب. ابتعاد عن الله واطمئنان وعدم المبالا قال ما قدوا وقت ما قد حان الوقت انكم ترجعوا اي باي وقت لان الخطاب المؤمنين يعني الكلام بالمؤمنين ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما ندل من الحق تركع ذكر الله القرآن إن قال لو انزلنا هذا القرآن على جميل لرأيته وخاشعا متصدقا من خشية الله يعني فيه أثر بأكثر في المفروض تأثير عجيب فقال في الناس يعني في غفلة فقال ما قد آلم ما قدوا وقت يعني ان الناس يعني كانوا يقولوا استيقظوا من, من هذه الغفلة وينتبهوا قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابة من قبلهم يعني أي يعني ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ولا يكونوا ما قدوا وقتهم لها تخشع قلوبهم وقدوا وقتهم لا يكونوا مثل مثل اليهود والنصارى يعني ولا يكونوا يمع على أن تخشع ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وألم يعني أن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب يعني ما وقت انهم يتجنبوا هذه الخثر كانت في اصحاب وفي اصحاب الكتاب يعني في اليهود والنصارى من قبلهم قال كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم وطال عليهم العمال. ايش الأمد هذه ايش أتاهم الله الكتاب ورجع قال طال عليهم الأمد يعني الوقت فايش فقزت قلوبهم ما عاد يعني في البداية كأنهم آمنوا لكن طال عليهم الوقت فايش فضعوا في إيمانهم وتخلخل فكست قلوبهم قال ليش لا لا, لا, لا ما ظهرنا من بينها لا ما من بينها. عليك. لا تكونوا لا تكونوا كيف لا, يكون. لا, لا يكونوا إنما قال للذين آمل لا زاله ولا يكونوا لا ما هو العطف عليه وشيء معطف عليه طهنه كذلك ألم يحن أن يتخشعوا ما قد حان الوقت أن لا تكونوا ولا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فغشت قلوبهم تعرف تقول مثل يعني اني كان نبي يحذرنا من هذا الغفله انت الان يعني الحين يقولوا تفعلون مثل ايش مثل اهل ال مثل اليهود مثل اهل الكتاب يعني في اهل اليهود يعني في اليهود تكبروا اوه لكن في تفسير ثابت يعني انكم الحين لان الناس يعني عارفين اليهود وضلالهم ترى ما مقدوه تتروخ هذا الخطر كانت في اليهود وهي القسوه قال لا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد قال اتهم الله الكتاب وهو نعمه كبيره وهدايا كبيره ورجع مع الوقت ما استفادوا منه ونفذوا احكامه يعني, يعني ورجعوا الى الله واستغامه اهملوا قال فقسات قلوبهم حتى ما عاد ينفع اي شيء وكثير منهم فاسقون يعني قالوا يعني ياجي. كثير منهم فاسقون يعني خارجون ايش من طاعة الله واصبحوا ايش يعني, يعني معرضين للعقاب اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قالوا ان الله قال يعني ولو حس الانسان في نفسه قسوة ما بيتأثر اصحب بيصبر بيصبر يعني حتى بعض الناس بيقولوا بيحس ما بيتأثر قال لا بأيسبر تتأثر حاول انك ترجع الى الله وحاول تتأمل وكذا وانت بأت يعني والله بأيساعدك على هذا الله قال, قال اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها بسر قالوا كيف ان يعني هنجبها ارض يابسه ما فيها ماء ولا اشجار من فيها ولا فيها حياة ورجع قال ايه كيف ان الله بيحيها يعني مثل هذا مثل ايه ف يعني فانت يعني يمكن انك ايه يعني تحي قلبك يعني قلبك انه يحيى بان ترجع الى الله والله بايش بيساعدك في هذا الامر علم على مؤمن يعلمه ان الله في الارض بعد موتها ما بلا قلت هذا ثاني الحين يذكرها هذه الاشياء هو يعني بعد هذا الكلام يعني احنا نقول بالغفله ليش ما يستيقظ يعني من قال اعلموا ان الله في الارض بعد موتها سبع يمكن اذا قلوبهم يمكن ناس هت... وانتو يمكنكم تقبلوا الحق وترجعوا الى الحق وكأن تحصلوا من الله على هذا المعونة لكن مسألة انكم تبادلوا الى هذا الشيء قال قد بينا لكم الايات لعلكم تعجلون ان المصدقين والمصدقات واغربوا الله دربا حسنا يباعف لهم ولهم اجل كريم بيأكد الله هذا المعنى ان المصدقين يعني المتصدقين والمتصدقات فلا كذا وأقرضوا يعني, يعني ال الذين تصدقوا بيقولوا الهنام رسولا معنى إن الذين تصدقوا وأقرضوا والمتصدقات وأقرضنا كان المعنى قال وأقرضوا الله قرضا حسنا هؤلاء قال يضاعف لهم ولهم أجر كريم قال بقض ضاعف لهم وبقال يجلهم أجر كريم مثل ما مضى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء والشهداء عند ربهم كان هنا فيه يعني, ت... يعني حث على الإيمان بالله وبرسله وبالإيش يعني, وبت... يعني بامتثال ما جاء به الدين وإذا فعل الإنسان هذا فبقى يصل إلى آمن ذلك فقال هذا أولا الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وهم الصديقين وهم عند ربهم هم الصديقين يعني باجي لهم كبير وهم الشهداء عند ربهم ربما أنهم أذيكت قال الله إيش وين تكونوا شهداء على الناس يعني هم الصالحون شيئ يشهدوا يوم الهاش على الناس ويوم الشيئ هذي... جال... لا ر municipality قتل بلا عنها من الشيئ ولم يتم صام try and draw اذا شيئا من انس المله ولم يتخذ عن القيامة e these are we gonna show our fr Pegid قولiembre اللهم challenge من هذا التابع ومن file e пер essen هو ادخل مرğlقة عليه اجتيح دشائع همشل على الناس ذا они نصير بلغنا اجتيح That's cool ان كانت يشهدوا عليها قال والذين كفروا قال لهم هو موجود انجيلي الذي يقول ان على غيرك لا هو ابلنا الله يرجع يالناس شو هذا يوم القيامه يعني الناس يشهدوا وهم اهل الاحد واهل العدل هذه برجع يشهد الله صابر الله هنا ابلى يشتين يعني ايات ان الصديقين وشهداء محمد عليه ودرجات كبير فقال قال الله يشتين أي انسان يحاول يعمل, يعمل صالح ويكثر من أس... يعني يتق الله وي... يعني في ايش فإنه بأيستر على درجة رفيا يعني فأني بيقول هكذا يعني ما هي محصورة لأن بعضا بيقول بيجعل الصديقين ما هم لا مخصوصين مثل الذي يقال مؤمن آل فرعون على ابن أبي طالب يعني قالها الصديقين إذن أذي يشتي أي واحد يشتي إنه اي يحصل على هذه الدرية بايمتنا يتق الله ويستمر على ذلك ويبذل جاهده وبا olhos صل الى درجة رفعة حتى بعضهم قال لائ Guid Famo السدقان الشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم بعضهم فسألهم اجرهم ونورهم لأن ظهرنا باجي الهم اجرهم هذا الذين أمنوا وعملوا الصالحة باجي اجرهم وباجي نورهم وباجي الهم اجرهم الذي يستعطبه وباجي الهم نورهم يعني, يعني هداية في حياتهم ها بعضهم قال يقول لهم اجرهم يعني اجر الصال السدقين واجعلوا من التشبه يقول ان الذين آمنوا اولئك هم الصديقون يعني مثل الصديقين والشهداء اول قال لهم اجرهم وش قال لهم اجرهم وايش ونورهم لهم مثل اجرهم ويجئ لهم هدايا لا, لا ما ما به ما به مانع يعني ان مثل اجرهم اجروا لا يعني مثل لك اجي له يعني ولك منوره يعني مثل مثل نور يعني مثل هدايتي <تصفيق> يعني هذا <هو دي تصفيق> <إيه> مثلا صدرنا احنا السابقين بالاعيان بس الصديقين لا ايش ها يعني في السابقين بالانبياء والمرسلين بالانبياء والائمه والباقي هو ايش الله قال ها ولا باجي لهم مثله اذا يعني اذا يعني باجي لهم يعني من اجرم ولما هي بعيده يعني عجبني معنى عجب ايه ما ركخ باستر بلا ايه لا يفعله بيقول كذلك هذا عند غير ما ده بيجي له والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون وشهداء وعند ربهم لهم اجرهم منورون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم تقول يا كافر يسياك في جهنم في جهنم نعي عليك ما بلشتي انا ربما يعني بتخيل من الاية ان إذا عمل عمل كبير واهتم واتقى الله بحسب عمله على مكان عالي حتى مرات الصديقين والاول اذا تقى الله واجوى واامن ايمان قوي فعلى هذا عمله بيصفي ارسال الى على الدرجات وسع... النور يعني مو باجي النور يعني والهدايه في الدنيا لهم اجرهم ولهم يعني ويجي لهم نور الاجر في الاخره والنور في الدنيا يعني الهدايه يعني ان الانسان اذا اهمن ازعانوهم لا نعرف هنا ان بيجي له توفيق من الله وهدايه من الله يعني يعني باجي نورهم يعني صدق يعني تدعي ايش في التصديق فيه تصديق ما جاء بالله واتبع ما جاء بالله فماب نلعب في اختلاف ندري وش ادعوا الروام ان الرجل صدق اتبع ان الله صدق يعني الظاهر ان ذيق دوي يعني مثلا عملوا عن قناعه وعي ومعرفه وكذا صدقوا يعني تصديق تام هذا لم اصبحوا شهداء يعني على الاخر ان الله قد وصل اليهم الهدى ووصل لنا ما في الجاه و في فلان قد ما بده مكذب بس قر مع هذول الصحديقين يعني خرجنا من ذاك زمان انهم بيخربوا وتفسيرها وتفسيرها بعضهم بي بس كلام الى الخير يعني ذي مجال ديار بعيد وبعضهم فسره بانهم الائمه والانبياء يعني الانبياء ايوه الانبياء ولا الائمه زي بالغا مش صديقين ها سابقا صح ماذا صدقي ماذا بلاي صدق ولم جاءت صح سابقا سابقا سابقا ها سابقا قال وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَاحِمَةِ قال أما الذي كفر يعني ايش ولا ايش وكذب بآياتنا وعنكر كل ما جئنا به أولئك أصحاب الجحيم ها قال الحمد وراجم أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله قالها يعني كان لم درجه رفيعه تكلم عن المؤمنين قلت وديت تمام الرقابين مستقبل الشهداء لله والله يعني قالوا مشينا جمع قلنا ابي يؤمن بالله ورسوله باقي درجه الصديقين ودرجه الشهداء هم الصديقين والشهداء ان الشهداء معطه نا يقول المؤمنون لهم اجرهم ونورهم <تصفيق> تمام الشهداء يعني يقول لم اي بيرجحوا كلها ان كلنا ان الصديقين ان الشهداء معطى لهم يعني الذي امن الذين امنهم الصديقون والشهداء وهذا را يعني لهم اجرهم ونورهم اعلم <تصفيق> <تصفيق> ما ما لا غير ما ما تقول له لا اجره ونوره كل واحد <تصفيق> مع ما, ما, ما, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما كل المؤمنين بيجوا هذا قال اعلموا أن الحياة الدنيا لعب حين بذكر ذلك الحين يعني أن المؤمنين بيكون لهم أجر كبير وال... والكافرين قال, ولا... قال الجحيم يعني النار قال اعلموا يعني بنبه على الدنيا اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد يعني ماهي الله أشياء إشتغلني فيقول أشياء بذل أشياء ما بالله له لعبه وأشياء مؤقتة بس انتهيه و جاء مثل ماهي بجي له و جي زينه وتفاخر في الأموال والأولاد ورجع ينتهي كلها بسرعة ما بجي ما تستحق انكم ايش تقدموها على الآخرة فلذا قال كمثل غيث هذه الدنيا ماهي الله هذه الأشياء وهذه الأشياء مثل غيث كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيجوا فتراهم متفرغين من حين يجي مطر الغيث يعني المطر اعجب الكفار نباته اما يجي يعني, يعني النبات الذي منه اعجب الكفار نباته ولما يعني كيف يرتاحون ناس له ورجع قال ليه بس ثم يجي يعني ليه بس ويصفر ويتكسر وين قال ما في قال الدنيا كلها هذه هذه الدنيا في الدنيا عزيز أدي عزيز أدي عزيز أدي عزيز الله مرجع انتي والله عب والتفاخر والتكاثر الاموال كلها قلبات انتي بالدرع كما مثل غيث انعجب الكفار نباته ثم هي فتراهم صفرى قال مثل الحين يجوا يعني مفر وانبت يعني نبث منه الدرع وساحوا الكفار ولا المزارعين في با تفسير ما الكفار يعني اما ال... يبي يستعمل الكفار معنى زرعه يعني ايه يعني ارتاحه جميل وارتاحه قال يبس يعني جاء فيه خلل كذا ويبس قال فما فتراهم صفر لا قدر صفر بسرعه ثم ايه ثم يكونوا حطامه وتكسروا انت نعم ما ع يعني يبس يجي في اللغه حاجه يعني يبس حاجه الدرعه يعني يبس مبلغ يعني بعضهم يعني هاجعة تستعمل معنى الظار لكن بعيدة المعنى هنا ثم يهيج يعني يزور فلنحن حانه بس يضير تمام ما طاب يزور لا صادق يزور خلاصهم يعني هاجة يعني إنه قوي قال يعني بدي قولك أعجب الكفار يعني كدو ايش فلقمة ورجع بعدها ايش ثم يهيج فتراه مصفراء حين هاجب تراه مصفراء ثم يهيج يعني حين ايش يبس ياك دونك صافا لا بدي لو اكل قال هاي هاجاء كل اللغات ما قال بيتردد قال من هي يعني, يعني يصل الى درجه قال عندي يعني ما ما حد بيقول هذا كلهم بيقولوا هي يعني يابس وحاجه ثفثه قام هو في لسان العرب كلهم بيقولوا ها يعني يبس حاجه زرع يعني يابس حاجه يعني يبس. حاجه المعركه والله حاجه الدم يعني كتاب لكن ما نسأب يقول ثم يهج يعني ثور نعم يعني فتر ينسأب يعني يهج ثم يعني آشي يحصل فيها اليبس فتره مصفراً يفتر فتره هاش حين هاج آشي يعني آشي صفر قلت لأنك عيجي بضضض اصلاح يصنع خدر قلت بي من قال انه مام لغطرقية ثم يهجوا يعني اي بس قال فتره مصفراً بسرعة يصفر ثم يكونوا حطاماً ورجع يتكسر وينته ما إلا مثل زرع جاءه يعني يتخاله واحد ورجع ينتهي بزرع يعني فيما تستاهل إن الإنسان يضحب الآخرة أبي بي فيها نعيم دائم وفيها أيضا رضا لله ويعني إن الإنسان يحصل على رضا الله قال ثم يجب تراهم الصرا ثم يكونوا حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله قال هذا يعني بالنسبة للدنيا في كذا في الواقع ورجع بعد ذكر وفي الآخرة عذاب شديد يعني هذا بالنسبة ليش لمن عصى ومغفرة من الله ورضوان يعني هذا الشيء ذي المفروض يعمل له ما هو الأجل إيش ما هو يعمل للدنيا الدنيا ما هي الله كذا وينتهي بسرعة لكن الآخرة إما عذاب شديد ولا رضوان ومغفرة من الله وانه الأذي المفروض يسعالها الإنسان ويأثره هل هذه الدنيا أذي قال ما هي الله مثل مثلا الزرعه هذه بايه بس بسرعه وينتهي ولا الاعذاب الشديد ذي بايه يعني يستمر ولا يعني معنا يعني معنا في الاخره عذاب شديد ولا مغفره واير فاذا اثر الدنيا بايحصل عليه عذاب شديد ويفوتها الاجر واذا اثر الايش الاخره يعني ما ارضي للدنيا يعني باجي لها اجر عظيم وثلام العذاب الشديد اذا يعني ما ما تستاهل هذا الدنيا أن تاثر فيكم واي يعني أن تغريكم فهذا المغفره يعني يحتاج لا لا والله ان مغفرته من الله ورضوانه لا سهل يمكن انه بيحصل على لا سهل يشتي ربما لجل اكثر الناس بيجون بيفوا فيقول ان الله بيغفر وبيحصل حتى يعني للعافي ويحصل ايضا على العافي بيجي وكان نبي كل ما ايش كل ذنب قد اذنبه قد غفر يعني يغطاه انتهى تماما ويحصل على عرض الله وهذا الشيء قال هذي هو اي قال هذا الشيء ذي المفروض الانساني فعاله الله عفظ على الزرع هنجال قيزين عجوة كبارنا بعد ذلك اي بايو ايه أي من ذيها الزرع بعد المطر اللي يخطر الدنيا وكل كعب صبر عهي المطر يوم ولا يومين صبر ذيها الزرع وهل؟ ما صار اي زرع اي زرع قدوه ذي حام هو اسرع الاشياء نستاذره ولو ذي ان حتى ذي زرعكم هنجوفه زرع وما بدنا بعض اذاه زرعوا فيه عجب في, في, في, في ذا زرع, زرع كبير وفي ثمار وذا بيرتاحوا الهجور ورايده وين كان المقال وبسرعه ما بدنا ما حدا ما حدا عندك ان الدنيا ما بتجي الا بعد كف حتى نحشره بس الناس هاما جايين بسرعه هدفنا نديله بيان سرعه قال ومن حياه الدنيا الا متاع الغرور قال هذا قال اذا في الاخره كالعذاب الشديد ولا مغفره من الله رضوان وفي الاخره عذاب باجي وكذا يعني الا من حياه الحياه الدنيا كذا كذا كذا في الاخره لا لا في الاخره قالوا في الاخره من الله رضوان يعني في الاخره يعني جنة هناك يعني قال في الآخرة عذاب شديد يعني نار ومغفرة من الله رضوان يعني جنة يعني في حين يقول هذا الدنيا ما هي إلا خذاوت تنتهي بسرعة مثل الزرع لكن الآخرة قال جنة يعني أما عذاب شديد دائم ولا جنة يعني كذلك رضوان من الله وما ومن حياة الدنيا إلا متاع القرور يعني قال ما هي إلا متاع يعني, متاع يعني شي بسيط كان ماتاعة ذي, ما هي الانثان بلااخذها الانسان فاستفى ما هي الا شي قليل ما هي الا متاع thinkة غرور كان مثال اما هم همها ماتاعة chilling يического الغرفة فأما هم ازاففها يختصته يعني متاعve يعني متاع بغرى بي الانسان انه متاع غرور يعني متاع غليل في الانسان ا SPEAKي لي اه testimon On هذه بالحياه الدنيا لاي له وزينه وتفاخر يعني هذا المغريات اللي في الدنيا والمراقبات في الدنيا ما هي هذا وهي ايش بسرعه بس فلذا قال من حياه الدنيا الا متاع الغرور ما هي الا يعني حاجه تنتهي يعني متاع يغره يعني متاع يغره يعني حاجه ترتاع ولا تغرص ما هي الا حاجه مقتدر فابغوا الى مغفره من ربكم وجنته عرضها كعرض السماء والارض احنا بنقول سابغوا يعني سارعوا الى مغفرة يعني إن الانسان يسالع بالتوبة و... و... والعمل الصالح لكن عبّه معنا ما بيتذكره يعني إن الناس للحين التما بها اذا المجتمع بيسال كثير من الناس بالمجتمع ولا بيرضى يثبر الا اذا بالصبر مدري من والصبر يعني قليل من يحاول انه يعني يصلح نفسه ويس يعني ويسبق الى الخير ولا يبالي بالناس قليل فالله بيقول سابق يعني كان من هذه باسبق منكم الى هذا الفضل سابقوا يعني حاول انك تسبق الناس ما هو انك ما بلاك السرع حاول معنى لكن بعد هذا المعنى ما بيذكر ومهم ان كان بيقول يعني ان سابق الى الى العمل الصالح اصبر هذا اذا هذا المعنى اذيب بنفتقده حتى نحن ما بلا اذا بيصبروا المجتمع في عندك وفي ها اختبرهم تقول لا يعني حاول انك تثبت الى هذا الشيء ان هذا شيء عظيم تسبق اليه تتقدم الناس جمع تسبق هو تتقدم اليه يعني لا تنتظر بدي يفعلوا هذه يعني أذيب بكثير من الناس يعني بدي ياثروا يعني إذا كذا اذا جاب هناك جاز جاهوا حتى بيقولها ما شاء الله ذاهب بين الناس جاز سافر لا المفروض الواحد يثابت قال ثابت يعني الجن الاول يقول ثابت يعني من مسابقه والمسابقه انت تكون استبق لك يعني كيف ثابت اوه عندك مساله وهنا ايضا لازم سابق الى, إلى يقول <تصفيق> ايش <تصفيق> سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ما هو سابق بالأعمال الصالحة وبالتقوى سابق يعني اسرحوا الى هذا اسبق غيرك كلمة السابق يعني ان المسابقة بيجيبين يعني ما بيجيبين يعني انك تكون سابق للغيرك من الناس يعني لا تنتظر ان الناس يطرحون حاول ان يجيون تسبق قبل كل الناس ما يحزب النار ها خامنين بالسابق قلمة السابق وش يعني سابق أني أتبعنا أني أتبعنا. لا لا اصل معناه سابق خلق سمع لا عندك سارع الى مغفرتي <تصفيق> هذا عندك سارع كانك سابق ينتصر على المغالبه تمام والله يعني فاعل من المغالبه هو ايش ما بيحصل اه يعني هذه يقولوا فاعل يعني ايه المفاعل يقول. يقول كان يعني بين ما يعني كان الله يقول اسبق الناس نعم الى هذا شيء ان الله يرضى عليه يعني يقب هذا الرب يرضى عليه ويرجع الجنه يعني تدخل رضاه الله هذا هو اول اعظم فوز الجنه عند الله مغفور له مرضي عنه ويرجع الى الجنه ايوه مقف... لكن قصدي ان ان من في حد هو نعيم كبير يعني يعني قال وانا وانا الله اكبر الله اكبر غير الجنه اللي قلنا سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض ايش هذا الجنه يعني باجي كبيره قال عرضها كعرض السماء والارض يعني مثل الارض والسماء كلها كعرض السماء والارض وعده يعني انها فلذا قلنا قال باجي لك أنت. يعني بيجي اراضي مدد العان كل واحد والناس جميعا يعني من يعني كل من دخل جنة من يعني من عاد يوم القيامه ويعني كله يعني, كل يعني باح زياده فيها <معنى> قال الامام قال واذا الارض يوم القيامه بيرجع يمد الارض ويوسعها يوسعها على يجي عرضات عرض السماء والارض حتى يص... يعني اجت تنعم الناس فيها ويجي كل واحد ايش هذه يعني ما يري <معنى> هذا قالوا العرض <على> حقها <معنى> والطول قال في كيف يعني في كيف بالطول ارضهاك ارض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسوله ورسله قال جهزت جاهزه يعني يعني ما عاد يعني ما انت منتظر ولا انت تسوي فيها هي. جاهزه كل شيء جاهزه لتنعم به يعني قد مجهزه شفت انه انها مجهزه يعني من من تروح ويجي لك ها ويجي لك مثلا يجيك اموالك في السور تبني تسوي. لا كل شيء جاهز باجي لك مثلا بك على ما تريد وأكثر من ذلك وأرض على ماء كذلك قال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله قال تكلم يعني بذكرت بحثيان حسن الله رحمه قال دي أعدت تجاهده يعني الحين لو معه واحد قال يعني يبقى يشتروا أحد يتمكن وجاهده ومع وكل شيء بقى يتعب في البناه بقى يتعب في البناه بقى هم يتمكن كيف ما هو يتعب وقلق وما يشجي له الشيء الذي يشتي لكن ماذا قال قدي مجهزه يعني ما تسوي ولا حاجة وعده الذين بالله ورسله قال امر, بالله. أمر بالله قال وعده للذين بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. قال هذا هذا الجنه قال, قال هذا قال فضل الله يعني هذا شيء من الله يعني تفضل به عليكم لانه في الواقع ما يفتح حق هالانسان ما بلاقي تفضل من الله انه بعض المرات يقول كيف نقول انه جزاء فوفضل ان الله حين يجعل الجزاء يقول هذه هذا فوتفضل من الله ولا ما يستحق الانسان يعني هذا الجزاء لكن الله يقول اذيف اذيو من يتقى باع هذا قال الله كذا وفوتفضل من الله حين يجعل الجزاء فوفضل من الله وعد حين يقول يعني من الله على عليه, عليه قال ذلك فضل من الله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يؤتيه هذا, هذا فضل الله يعني عطاء كثير من الله والله يعطيه من يشاء وقدي اجي من الذي يشاء ان يعطيه وهو ايش نعمل نعم لا الناس طلب الناس لا لا لا لا لا يشتيج فالواق عن هذا ان كل يعني ان الله هو المصرف وش معرض قلت يعني كل عام لهذا فرصة تمام لكن قد قال لنا من هذه الأشياء تمام تعال كتجي فيها فرصة تستك للمريض أنه يعني كتجي فيها فرصة تستيقل حتى إن الله تعال نجل ربما قال يخذ الكفض الله يؤتي مني يا والله ذو الفضل العظيم قال هذا فضل الله والله يعني ذو الفضل العظيم يعني عطاء كبير وعظيم يعني حينها الله ما أصاب من مصيبة ما أصاب في واش إن الإيمان هو ما هو إيمان إذا ما عمل لا لا ما أصاب من لا بعمل عندك قالوا يعني إذا دخلوا في الاسلام وأسلموا وردوا ما بلاء قال إمام هذه قال ولما يدخل لك قال تعملوا فروري عمل ما عندنا هو قول عمل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرعها إن ذلك الله يسير يعني بيقول لكم بالنسبة للواقعكم من الآن يعرفون أن الله ما بيجي أي مصيبة للإنسان إلا الله جودان بها أنها بات في قبل يقلق الله الأرض فهو قبل تحصل المصيبة فهو قبل الأرض من فيجاعة الحضراء من الأنفذ من الأنفذكم قال ما أثابكم من مصيبة في الأرض ولا في الأنفذكم إلا فيه كتاب من قبل أن نبرأها فأي نبرأها فأي كلها فأي كل هذا العيج يعني قبل أن نخلق الأرض والأنفذ إن ذلك يشتك هذا حين يقول الله ما بيحصل شيء إلا الله كدو عالم له يعني أذيبا يحصل با ما معكس تتوي فلا ايه يعني لا عد تتأثر إذا هو عاجة قدي معلومة نابات حصل القالمي لا يدر الإنسان بحاجة قدي يعني من ذات اليوم يعني ما لا عد يحسر ولا عد يقوله خلي خلي در حين المصائب يجي لك في الأرض مصيبة في الأرض يعني يجي تيبس على الشجر والله يخرب بيتك والله في يعني والله تمرض تمرض والله قريب لك, لك والله. فقال هذا شيء في علم الله ثابت يعني افرن الانسان في الواقع باي كان باشتري الفلافه والله باشتري اسوي قال لا هذا الشيء وثابت وبايح حتى يحصل وما معك ايش تسوي بالله انك المفروض تستفيد منه تستفيد منه بس ولا هذا يعني لا تتحسر ما ونافع ولا يعني ايه تمام لا تسوي تمام لا تسوي الله عالم تمام هو ساري وداري وباجي فيكم ما وجي الله عالم وباجي ولا ما اجي لكن ذا الكلام بالنسبه للمصايبه هذا ذي ما له فيها ايه ما معك يعني ما معك يا فقال ما اصاب المصيبه ما الانسان في هذاك حيني يغرب عليك الزرع ولا يحرق ولا, ي... ولا؟ الله, ع... قال الله عالم عساله تمام سهل تمام تمام تمام الله قدو عالم ها بس انه شيء والله عالم به قد خل يعني خلاه يقع فما معك يعني, يعني لا تتحسر من... ولا هي ها قبل الله ما هل تعلمها بقول أو فائد؟ لا، بس أحسنة إنها إذا جاء لك مصيبة فالله قد أعلم بها من قبل هذا المعنى ما, من مص... ما أصاب من مصيب ذلك في الأرض ولا في أمرتكم إلا في كتاب يعني الله والله عالم بها من قبل أن نبرعها، يعني قبل خلق الله الأرض والسماء يخلق... وأنفسكم يعني قبل أن يخلق الأرض إن ذلك على الله يسير، ما هذا الشيء قال يسير هذا هجل... قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله ايه فاشتهي تدريب هذا يعني ان الله, إن الله عالم بهذا الشيء فاذا انت اتعامل معهق على المطلوب قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم قال معناها يعني لا تحزن حزن يعني يخرجك عن الصبر بعد تدخل تدخل ولا تفرحوا بما آتاكم لا تفرح وتسعد سعادة تأدي إلى البطر وإلى المعصير ما <تصفيق> هذا يعني ان الله عالم بها فاذا المفروض انك هنا يحصل لك هذا الشيء ان جاءه يعني مصيبه قال عليك فانك ايش يعني تصبر عليها وبس يعني لا لا تخط الله عليها ما هو هذا ما هو نافع ت... يعني انت تسخط ولا تحان اقول لا ت... ولا يعني ايش اصبر على هذا ال... يعني يستفيد منها لا في علم الله يعني الله الله والله عالم بها ما بلا عند الحجي في كتاب يعني ما هو جاي جي لا والله به ما بلا ايش يعني يقول, يقول, يقول ما يعني ما ما, يعني ما بيقول لك, بيقول لك انك ما هو ما بلا يقول لك انك ما يعني بلوري تحصل هذا بلوري تحصل ما كان بإمكانك الدر هذا لك الحضارة فما كان بإمكانك درها ولا بإمكانك شيء سهلتهم بيردهم لا لا لا، لن تقول له باحظوظاً فإن حين شواء لا، لك الحضارة لا لا، هذين تحصل بإدني أن الله تدرها باق إن تحصل لك مصيبة أدني أن الله تعلم باق لكن إحدى يدعى واحد وتبدأ بقال رب أن يدعى وعلم الله ما يباق يعني <تصفيق> أنت ما تتنزع على أنها مشان اذا سرعتك عشان على السرعه هذا لا مقصر فارق بين ان هذا من ما عندنا اي خلل متى اجي لا يا مع انك تحملت وجه تمام ما بتكلم لا عن المصايبه دي ما هي براز الانجاز اما اللي براز المعاصي من الاشياء ما هي داخلها. هذا بيقول واحد والله محفيه النص لا يعني ما فرق بين مثلا تكبر الناس للموت دي من بطي تكبرنا الحادث يعني على ما قال واحد ان اذا قد الانسان منتنع وعالم اذا كش بايقع بني يهدى ما هو بطي قال وش هذا ما جنب حادث ولا قتل ولا بيستوجع الناس زياده عليه هذا ما في ليه كان يحترفل يعني إذا وقع شيء فقد الله عالم به وإنه بقى يحصل وما لا يقول إن المؤسس من تنفيدها يعني الناس بيبنى أشياء ذي بقى يقع خاف الله بيقول ما حصل أي شيء يحصل عالم به من قبل يعني ما, ما جاءت تدفع فإنه بيقول إنه حصل يعني فروري يقع هذا ما جاءت تحصل على الإنسان من أولياء يعني مو بهلك كلا فهل دينا ما نخلى اللي يصيبك شي دي يحل الله وبيه مضل علىك يعني لا تقصير إذا نسمنا مؤمنين من أورياء الله فكل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا يعني هو اللي بيه بهرنا وفلا إحنا محنا بيه وإن نظر ولا فوش ما هب لنا من شيء فإحنا بقنا دينا خاذنا وش ما كتب الله علينا بقنا نتكبله لأننا بقنا نقول ناشكالنا هذا فيما هو شيء خاص من الله ايوه الله يعني ما يكون الهدف ما بدفعش الا ما شيء من الخواجه ما قالت يعني افعال <تصفيق> <tracking> يعني مثل هذا يعني مثلا يعني خلقنا في الدنيا اللي هذا ما المشكلة بأنها بدي مظايرة؟ المشكلة ها, المشكلة ها. المشكلة ها. المشكلة في الواد عمزلتين عندك الله نحن مطلوب الشفر لا نبلو أنكم بنكسل شيء من الخوف والجوع ونكسل من الأموال والأنفس والتمرات حين خبرنا يعني إنها برجأ وزارة عجاب بالنسبة يعني بسرى الإنسان كذا يجرع قال لك تدري إن هذا الشيء قدر الله عالم به فهذا قال لي كي لا على ما فاتكم هنا قالوا يعني بالنسبة للفرق بين الأثى إيشتوى الأثى الحزن الذي يخليك تخرج عن الثواب يعني بحيث أنك تسخط الله بكي تأتي على ما باتكم ولا تفرحوا بما آتاكم تذلك إذا حصلت أن شيء قال فلا تفرح بحيث أن فيك أشت يعني بحيث أن الفرحة هذه تبطلك أو تخليك ترتكب مع او كثر في واجب الله ال ال ما سعادة نعم قال قال لي ما هو شيء مستاجي في النفس لكن اذا فجالك شيء بي شيء بيسوءك تصبر عليه وبس تصبر زين وشكر وان جالك شيء يعني ايش يعني بينفعك وفرغت بي فيه فاشكر على السعاده أنا. انا اسعد يعني مع حقك لا, سيه. لا, سيه. لا, لا لا لانه يفرح انه اذا جالك شيء لا, لا, لا ت... فرحها فرحها في اي لحظه غير لا غير ثاني ما عندك رزق بس لا لازم معناها ايه ما بده مضبوط صار ما بلاش يعني يعني لا تركن على لا تفرح به يعني اللي ما ينسي الاخره ويذكر ربه بحالف انك تخرب بعضهم يجي له نعمه ولا يجي له مال فيكثر أي يرتكب محظورات في قبل لا هذا يعني عبر عننا هذا بده هذا الحين يجي الواحد مال ويرجع يتفاخر على الناس ويتطاول على الناس بسبب هذا المال هذا الفرحة بيجي. هذا الفرحة هو ذكرها في الآية قال, قال لي كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما آتاكم والله لا يحب كل مختالم بخور يعني كأن الفرح هذا يؤدي إلى, إلى, إلى, إلى, إلى المعصية يجي في خيالة وتكبر على الناس وتفاخر على الناس والله لا نحبوا كل مختال وفخور الذين يبخلون ويامرون اي هذا الا مختال الفخور حتى هذا يعني ربما يعني ايش يفرح بالمال ويحب لنا ما يعطي شيء منه يعني وقال ما حد عليه المال المفروض انك تفرح بالمال انك بس تي... ربي اي وراسك في شيء هذا اللي اي اما انك تفرح به حد انك ما يمكن اتخرج منه شيء ولا انك تطاول على الناس فهذا قال هذا يعني انه يعني بيخرب عليه. قال لكيلا قال الذين يبخلوا والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل كانها المختال الفخور يعني لان قالوا كل مختال يعني المختالين كل مختال معناه المختالين هي المفرد لا يحب كل مختالين بخور الذين يبخلون يعني لا يحب المختالين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هل المتصادة مختالين نعم طيب. قال هذي بي ايه؟ الناس يعني يلا يفقوا ولا يخرجوا من اموالهم هذي احذاء يجيوانا يحذرون عن اخلاس الدين ويبنع ايه ما اكثرهم هذا قال الذين بخلوا ولم يرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله الغني الحميد الذي يتولى يعني كانه يعني مفروض ان الانسان ينفق فلذا ذم الله الذي يبخل وذيت والله عن هذا الأمر ولا ايش ولا ينفق ويرجع يعني البخل فان الله الغني الحميد الله غني ما هو ايش ما في حاجه له ولا هو دار الرب يعني الله يعني فيها ان الله يؤمر بالانفاق الحين يذم الحين الذين ايش الذين يبخلون امر الناس بالبخل او بذمه يعني ان المفروض انه ينفق فاذا تولى عن هذا الأمر ما ايش اذا بخل وتولى تولى يعني اعرض عن ما جاء به الله رفض ومن يتولى فان الله الغني الذي ما ينفق والله غني عنه ما في حاجه يعني ان الله انك اذا انفق انت ما بلبت نفسك واذا ما رضيت انت وبخلت ما بالله إيش؟ فالله غني ما في حاجتك لقد أرسلنا رسلنا ها الحلقاني دي ما يحتاج والحميد يعني ما هو يعني محمود له يعني فعلت انت هو ما فعلت محمود يعني محمود ولا حامد لو كاد المفروض أنه عاد المفروض لا لا لا يشكر الله أنا المفروض في هذا غني عن ما مثلا اذا جاء الواحد نعمه ينفق منها ويقوم بالواجب فيها ويشكر الله وشكر الله عليها المفروض يشكر الله عليها يعني غني عن ذي الله يشكر الله المفروض كذا ما انفق انت ولا شكرت الله عليها حين ما تنفق ما تشكر ان الله فالله غني عنك ما في حاجه ثكر وهو محمود من غير تشكر كذلك ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالعدل فبيسم الله ان قد ارسل الرسل بالبينات يعني الادله الواضحه وانزلنا معهم الكتاب يعني الكتب والميزان اما يجي معنا الميزان يعني هذا الميزان الحقيقي انه الله خلقه للناس لا لا الميزان نفسه بيظبر كذا والله يعني والميزان يعني والله خلقه اللي إن بيظبر انزال بمعنى هميزان يعني ذا حبيبي يفسروها الناس ما هو والله دي خلق الحديد <تصفيق> محداً محداً <تصفيق> سهل برواية برواية ان بروايه كان اميزان ان الله انزل اميزان لا ميزان حديث ميزان في الحديث ولا هذة الأزواج يجيل الناس يدروا كذب وزروا بالعزل يجيل الناس يقوموا بالعزل ما بحضة أكلم عن حدث يتعاملون يتعاملون الناس ما هو أنت حديد. حديد. لا حاجة يجيل أكثر حدث هل من نفس السالة بخلصة كده لا أجل الكتاب أجل يعني إرسلوا تبط كتب وكده هدف لنا لأن الكتاب أجل كده فلن الكتاب قد فيها العدار يعم بلاك ان المكتب هذا فيها ميزان يعني نظام اوقف في هذا الذي على البشر ان مشوا على الوث حتى يضمن العداله هو, هو بيسبر قلنا وذا يوبسبر جوال ذني يعني انها وجد يعني بكلام عن معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لا, لا قال جلس انزلنا الكتاب والميزان سبا قلنا ميزان يعني الحقيقي هذا يعني ايه قلنا سر الهادي قال أنزل الميزان يعني أنه دلهم على صناعة الميزان يصناعوا ذيه؟ يقولون بلقص يشتروا ايه يزوك؟ وماذا لم يكن لعب الميزان؟ أهدست مضى في الموادين ايه؟ صناح في ذي عندك؟ بس. ما هو ماب اللام ما ذلك ماب اللام قال واذا يحسن بالميزان فيها بس؟ في أزاز المعاملات يعني بالنسبة ايه؟ قالوا لا تبخسوا قال ايه؟ الا الايه هذه عاد احنا قريناها في ذاك خلاص توازن الميزان ادي وهذه ادي لا تخسروا لا تغنموا لا تخ لا لا لا, لا, لا, لا توقف لا, لا تنقص لا تنقص لا تخسروني لان يعني لا تنقص لا الوزن هذا هنا عندك يعني بالنسبه للمعاملات ان الإنسان لا يشي الحق للغير ما هي عندك اذن المطففين يعني يدي له ارمي ذا نفسه ما في حادثه معينه ولا ناس عنده ميزان ارجع قال ما قصور ذا يهون بي نحبوا ويزد قال وايش قال والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديدة والله الحديدة بالقسط فيه با في حديد سهل وهو جزيل القتال الكتاب فالراد إخده كله وأنزلنا معهم الكتابة والميزانة ليقوم الناس بالقصد يعني مش تيه أنه يتبر الله أنزل الكتاب وأمرهم بالعدل ودلم على ما يعدلوا به كيف يعدلوا؟ كيف يعدلوا؟ قال ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد قال قال أنزل الحديد يعني بيقول له يعني وخلق الحديد فيه بعث شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسولها قال ها الحديد أنزلناها قال فيه بعث شديد يعني نقم بتقاتلوا وبأه تدافعوا وبأه عن منافع للناس اللي يصنعوا به الآلات ويصنعوا به أشياء كuralة حين كل جئ تقريبا على الحديد وليعلم الله أيضا إيه؟ كأن قال وليعلم الله من ينصره, من ينصره ورسوله بالغيب يعني كأنه أنزل الحديد ليهدا الناس عن, عن الدين لي اجل الناس وين يرو هذا الدين فلذا قال ولا الله من القوه من القوه بالجهاد يقول يقوم هذا الدين ولا الله من ينصره ورسله بالغيب يعني الله انزل الحديد يعني العدة شيء علل العده تعالى العده تعالى قال فيه بعد شديد يعني وقوه وتدافع بها عن نفسك ومنافع للناس بتنتفع به كثير بالصناعه تصير كل الالات شرها حديث ولي الله من ينصره ورسله ايضا كذلك يعني ولي كان قال وليقاتل الناس في الله يعني يعبر الله يعلم من ينصره يعني من هي قال يعلم الله المجاهدين منكم اولا ما يعني ولي تجاهد تعال الشليقعه الله من ينصره ورسله بالغيب اه دي ينصره بالغيب يعني معناه يعني ما براجي ونقول بالغيب يعني يعني ما هو الأجل الناس ولا هو رياء أحبك الله من غيب لا يرام التفسير بالغيب أحياناً التفسير بالغيب يعني ما هو الأجل الناس ما هو الكلة أصحابه ولا أو أمام ناس يعني له غايب يعني فعلاً يعني هو مخلص في هذا العمل قال إنه يعني قال هذي <تصفيق> فيه لا، هذا قال تماماً قال وَلِيْ عَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ كَوِيٌّ عَزِيدٌ ماذا تخير حديث يستطيع ما يقول الله يقاتلوا به الحديث هذا يستعمل في القتال أنزل الله يقول يقاتلوا به يعني أنزل الله الحديث وفيه بعض شئة قوة وفيه من فعالكم ويقول تقاتلوا في سبيل الله فلذا حضر الله وَلِيْ عَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُر ان الله قوي عزيز والله ايش قال قوي يعني ما معنى ان نقدو في حاجهكم عند قاتلو ولا ان ان قاتل انصروا الله قوي عزيز يعني ما هو في حاجهكم ما ما سالت هذا الا لاجلكم وفي يعني منفعه لكم في والله هكذا يعني انتم انصرو الله قوي ما هو في حاجهكم وعزيز هي كذلك ما حد باث الاله الله ولا قد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريته منه اتى الكتاب يعني كان الله بيقسم ان ان الرسول يعني هذا سنه الله ما هو, ما هو محمد اول رسول قال قد ارسلنا نوح وابراهيم وكذلك جعلنا في ذريته من النبوه وكذلك يعني كان الله بيجعل يعني العلم والنبوءه في ذريه الانبياء فلذا قال نوح وابراهيم وجعلنا في ذريته من الكتاب فمنهم مستدين وكثير منهم فاسقون قالوا مع ذلك لكن وبه ناس وقال <تصفيق> ايه كثير منهم فاسقين وبه منهم مستدين صح. لكن تجي على الله في الذريه فعد ذا في يعني اشاره انه ما اذا قدرينا فسات في الذريه في عن المعدل حق ماهم لان الحج يعني اجتمعه يعني, يعني المستدين يعني انظر له هنا حين يقول الناس ناس فاسدين من يعني من اهل قال لو بفاسدين كثيرين ولهم الغلبية فما بهمانا إن الله يجعل الحق فيهم هو ذا قال أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب جعلنا فيهم فمنهم محتدين وكثير منهم فاسقون مع ومع ذلك قلب الناس بيقوموا بل, بل هذا الايش يعني, بي يعني بيمتثلوا ما في الكتاب بيمتثلوا وناس بيقوموا فاسقينهم كثير ثم قفينا على آثارهم برسلنا ورجع قال قفينا على آثارهم يعني جينا بعدهم ال ال ال وراد يقول, يقول كفاينا على اثار يعني جيئنا على اثار رسل غيرنا كغير على اثارهم يعني جيئنا بعدهم او ارسلنا رسل بقى بقى بقى. ايه بعدهم وكفينا بعيسى كان قدو اخر شيء قبل النبي يعني هكذا كفاه بعد اه بعد الرسول ايه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها قالها بيتكلم عن عيسى قال اعطينا في الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمة. قالنا الله جعل في قلوب اتباعه الرافه والرحمه يعني انه شجعهم عليها وامرهم بها يعني يجعلها يعني يحسهم حس كبير يقول باقي فيها فضل كذا وجي كذا حتى يعني اثرت فيهم هذه التعاليم وجاوا فيهم رحمه ورافه قالوا حتى يعني أجيب النصارى يتميزوا عنه اليهود يلاحظ فيهم رقع أكثر هيه. أكثر من اليهود يعني لو تلاحظوا الحين أكثر الجمعيات هذه بثواب بي نصارى الجمعيات الخيرية قال جعلنا في قلوبهم إيش يلقوا بالنذي لتبعه رأفة ورحمة ورهبانية كذلك جعلنا رهبانية فيهم الرهبانية هنا ومش معنى الرهبانية قالوا الرهبانية فأنها العبادة الذي فيها الشيء من الخلف يعني اختلط بها خوف يعني يقولوا يرهب واحد يعني يخاف فهم فهم قال ابتدعوا رهبانية يعني كان بيجيب أشياء يعني بعبادات ما هم كلفين بها مثلا يروح يتحبط في مكان ولا ويترك الزواج يتفرق للعبادة يترك الزواج وبعضهم يتفرق يعني يترك الملال فهم يعني كان بيسبروا هذا الأشياء ويفعلوها ويلتزموا بها هذه ايش ما ما اوجبناها عليه لكن هم فعلوها في ايش في اوجبناها عليه يعني قالوا يعني يعني اللي اللي اللي اللي جعلها الله جعلها جعلها لكن جعل كانوا يبتدعوا كانوا يمنعوا نفسهم من الزواج ويمنعوا انفسهم من السقوف ويمتنعوا عن اشياء كذي من الملذات ينفوسهم من كثير من الملذات ويتفرغوا للعباده ويجعلوا ذلك لازم فهذه رهبانيه ابتدعوها ما هي عليهم في واضح مالبع ما هي مشروعه ولا كتب الله عليهم فلما فعلوا هذه الرهبانيه قال كتبناها عليه يعني كان حين ابتدعوها كتبناها ليه كتبناها كتبناها في ابتغاء مرضات واش موضوع ولا ما ها هم قلتوا بإن ألزموا شيء ألزموا نفسهم ما يلازم رب يلزم عمبا يعاني قال لها خلص أنتو قلتوا إن أحد لا يعز زوج يبعدين في عبا افعلوا هذا ألزمهم الرهبانية يجيه مفعول لنا قال جعلنا في قلوب الذين تبقوا رعفه وجعلناها رحمه وجعلناها رهبانية ما قال جعلناها؟ هذه الرهبانية هم ذي بتدعوها هم بتدعوها ونا جعلنا هذين يعني جعلن هم اللي بدأوها فليدعوا ورجع بعدها إيش. نعم. يعني ما جاء هي مشروعه اريعذنها رب ها جعلنا جعلنا في قلوب الذين اتبعوه раفه ورحمه ورهبانيه يعني جعلنا في قلوب يعني في رهبانيه يعني نراه يجعلها قال اذا رهبانيه ابتدعوها فالله جعلها فيهم هنا ابتدع فالله جعلها ايوه الرحمه ها ما كتبناها. ما كتبناها يعني ابتدعوا رهبانيه أنا ما بيشوا بأو... ورحمن اه يعني يعني في قلوب الذين تبعوا عرفه ورحمن ما كتبناها على كلامك تمام تمام ان ما بعوا هذا ابتغاء رضوان الله ما راعوا اي لكن هي قلت ما كتبنا عليهم الا ابتغاء الله الله بعدين هو من هم, هم, هم, هم الرسوم يعني بالضبط يعني خلي بتا كذا هم بيفسروا نكمل التفسير الاول ان الله كتب يعني, يعني إنما ما ابتدعواها فكتفها عليه فقال إيه التدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء يعني حين كن تتكتبها ما معناه؟ قلنا أن الله جعل فيهم الرهبانية ومَا كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضو الله لا نشとか إيرضان الله حين يعني يقعد يقول ج Leonardogeldار تعالي عليهم ابتغاء رضو الله هذا هي التفسير أبحى التفسير الثاني고 يجب ان ايوا ما يعني كتبنا هذا ابتغاء مرضاه يعني اللي يرضى الله قلنا ادمهم بهذا الشيء يعني هم ادموا نفسهم بالاشياء التطوعيه وقالها ادمناها يجي, يجي فيها اذا فعلوا ايش فيها رضى لله قال ابتدعوا ما كتبنا عليهم الابتقاء رضى الله اه ورجع قال فما راوي حق رعايتها ورجع ما عاد رضي رجعت كتب كتبناها عليهم ادمناها ما عاد ها قال إيه لا. فما رعوها حق رعايتها فما قاموا بها حق الكامل بسطروح. هو, هو. أرهباني يعني إن الإثاءة تلدي التفسير فما رعوها قالي فما, فما حق رعايتها يعني حين أرجع علزمناهم الرهبانية قلنا هو التعبد يعني عبادات خاصة علزموا نفوسهم بالتطوعات علزموا نفوسهم لا يتزول لا لا خلي غير دعني. ألزموا نفسهم عندهم شيء لازم من الله ما هم نبي اختيارهم خلي ذلك عندهم ثلاث ثانية ما هم يذا بده واحد يلزم نفسه عندهم قدوا لازم له لأي واحد يلزم يترك الزواج فألزموا نفسهم بعبادات فرجع الله كتبها عليه هذا الرهباني الرهباني يبتدعوها يعني عبادات يعني ورغبة وخوف من الله همذي يبتدعوه ما هم مكتوب عليهم فلما بعلوه كتب الله عليهم جعل في قلوبهم فقال وما كتب عليهم الا ابتغاء قال يعني ما دام انت قلت افعل ابت... ابتغى... الله ورجع الحين كذب الله عليهم فما رعى حق رعايتها <تصفيق> يعني نبي نثره فاتينا الذين امنوا منهم اجرام لكن بعضهم الذين تفللوا فادينهم اجرهم وكثير منهم فات قالوا كثير منهم ما عاد فتقوا وخالفوا هذا التفسير؟ عابلت تفسير التفسير ثاني؟ ما كان عالي عندك التفسير. ها؟ الأشكال حين يقول جعلنا في قلوب الذين استبعوا ورعفة ورحمة وش يعني جعلنا أزمنا أم لا؟ حطيناها؟ أمرناهم أمرناهم بشين؟ أمرناهم بالرعفة والرحمة؟ لا يعني أمرناهم بأوامر يعني يكونوا على الناس ورقبناهم فيها لما أحبوها في لما جاء فيهم رحمة إيه؟ جعلنا فيهم الرحمة والرعفة يعني نحنا حثيناهم على مساعده الناس وعلى الترابين وقلنا فيها فضل كذا وشجعناهم ورقبناهم لا إذا يعني اذا عرفناه يعني جعلنا في يعني الرهباني لما عمل خلص يقول لا, لا جعلنا رهباني ايش اللي دوله ما انت في بها جعلنا رهبانه ما ما ما ودي جعلنا ليها الرحمه والرضا وجعلنا الرهبانيه الرهبانيه يعني تعبد غير اللازم اي دي عنها كده معناها تكليف اه كلفنا رجعنا للياه كلفنا بالرهبانيه ومره قلنا نجعلنا الرحمه صح. يعني اوجدنا ما هو نفس يعني ما هو تفسير للتجريد يعني كيف يعني يعني يعني دي عننا احنا لو وجدناها احنا وجدناها يعني احنا جعلناها يعني ايش ارذمان ما هذا نفس الشيء ما, ما فيش لا. لا الله جعل الرهبانيه هذه بتدعوها تعرفهم تعال نعلك اهم احنا في حياتنا جعلها معطوفه يا ابا فنقول جعلنا فيهم رحمه ورحمه وابتدعوا رهبانيه ابتدعوا ما كتبنا يعني حق كتبنا عسى ما كتبنا <تصفيق> رح. رح. قال ما كتبنا عليهم الا ابتغارضون الله لا بجسف من ذلك التقدير نقول وكتبنا عليهم رهبانيه يعني وابتدعنا ابتدعوا رهبانيه ابتدعوها وتضع على وزن. جعلنا في قروب الذين سافروا وابتدعوا رهبانيه ما كتبناه لا اضافه انها خلاص التفسير الثاني احنا نجعل رهبانيه يعني مفعول لهم. يعني وابتدعوا رهبانية. رهبانيه ما كتبناه عليهم الا ابتغاء لكن ما بلا... ما بله هم يبغوا ما يبغوا الا ما ما فعلوها تمام خلاص ابتغاء لكن يعني ما فعوا الا ابتغاء تمام يعني استفناء من قبل ما ما انت عارف رضوان الله فما حق ما راعى حق العائله ما غير مضحك اليوم وشو اعطوا بعد يعني رضوان كان خلى العباده تمام بقول خلى العباده وبعدين الجود وراعي هذا وراح يتخلف الكنيسه حقنا للعباده وما ادري تشوف اني في حالي وشو حق العائله بده يعزي تمام وحق العائله ما يخل لا خلى وجالك انت الرجال كنت عند المعاضي شعب قلنا لك ما انت تعرف الجو واقدر ما راعى حقني عايش يعني ما, يعني ما ها هم قدامك دوات الله يدير لا ما هذا وحافظوا على ذهبانيه مع اصولا محكم هذه فدولاه انا ما اقول ما ادري منهم والكثير ما قاموا بحق الرهبانيه هذا يعني عفر وقدم <تصفيق> فاتقل ما بالله ماذي اذا مو ما عصب ما هو حقها ما ما هي عفر ما هي اللي بدعوها يعني اذا هنا قال انا ما تمام ودي راح كان نزاه لا بده بتلاوطوا ولا ما حدا يعات ما لا حق عايته يدخل عندنا الدواء عايته لا لا بعايته انه اذا كان منها لا يزد وجه الله يجعل لك نسوان اللي منك ما قال لك انك لا تزوج ايش قال تزوي لا انا ما نزوج لله اذا انت لله فرعها حق عايتها ومنع المعاصي ما لا لا. لا من الحمد؟ مسألة ثانية لا مسألة ثانية لا مسألة ثانية رعاية ثانية رعاية ثانية يعني سلسة ثمتة أنا متنعت عن شيء حلاف لقلني أرضي الله إذا أنا أترجل ومتنعت عنه بكل ما يتعلق به يعني أقول لي ساول كله عن الجوهي أنا أمرض في عزانيا ما يتغير حسن نحن نحن أنه أمرض أنه ما يتغير هنا هو هي ما هيها يبقى انا هو. أهم. هو. لا اكثر جدع ما فضاض لا لا هي هي, هي, هي لكن... في الواقع في الواقع احتمال لكن اي قبل ما لا عنده هو بس ثانيه واقع, واقع اهم هو كذا لكن تاويلات ثانيه و... او جاب ما يجوز اي ولا هو يدري على عادري لا كده الله سبحانه وتعالى زوجة اللي بتحصنك انت لا انا يا ربي ما اتحصن من غير الزوجه طيب انت اتحصن من غير الزوجه ترجع وقوم بهذا العباده على حقها ترى ها حقها يا تابعه عن كل المعاصي لما قفينا على ما هو باب رضا الله مع الزوج قدرنا معي زوجي انا هنا يا راعي زوجت بعد او لا لا منهم ما راعوها حق العائله لا لا لا سابر سابر هي تمام محتمله فعلاً. فعلاً. فعلاً. يا منكم اي صح الله لا لا هذ اللي بيجاور بين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واامنوا برسوله ياتيكم كفلين من رحمته هاي صابر يلا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسولي ياتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا الذين امنوا اتقوا الله طبعا يعني بامتثال ما جاء به الله في اي ترك المعاصي وفي فعل الواجب الواجبات وآمنوا برسوله إذا فعلته كذا قال يؤتيكم كفلين يعني باي ايه كان يقول بايضاعف لكم كفلين من رحمته يعني كان يقول ايه قال الكفل النصير نصيبا ما يبلك ايه يعني كان يضاعف لكم الأجور يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم أيضا هدايا وتوفيق لمعرفة الحق ويغفر لكم والله غفور الرحيم حقا لألا يعلم أهل الكتاب كما هو العامل الله تكفلين من الرحمه يعني نصيبين نصيب ايمانكم بعيسى الاول نصيب يعني معكم الكتاب الله قدرنا عليه ايه لو بعنك بس قلنا مبلغ ان المؤمنين قلنا سافر اما المؤمنين يعني يا الذين امنوا قلنا اهل الظهر الكلام ع يا الذين امنوا امنوا يا اخي عبد الخشم اديهم بنطلع عندنا باجلين كفلين انا قالوا والله بس والله ما منين قبل مكفلين والله ليش كفلين يقول ضعف له يعني اي بعض يقول لا بسبر ما هو ابعد احنا نطلع بعد الثانيه تقول كذا سهل عزم عزم يلا سوا قلنا الذين امنوا يعني الذين امنوا بمحمد وسوا وقالوا امنوا لهم اي اصحابنا من اهل الكتاب قال امنوا قال الله امنوا برسوله ياتيكم كفايتين من رحمته ويجعل لكم نوران تمشون به يعني قال قلنا يجعل لكم نور هدايه ويغفر لكم والله غفور رحيم لا يعلم ما قال معناها لا يعلم ماذا يعني يستجلبها على انها مبلغ للتوكيد يعني معناها لا يعلم الكتاب الله على شيء كيف ان يعني الذي يؤمن برسول الله قال يؤمن الذي يؤمن الله باث يكفلهم الرحمه ويجعل لك على شيء يعني يجلي يدرو اهل الكتاب ان ما على الامر بيدهم الكتاب يشتهوا نبي الا منهم ارادوا ان النبي الا منهم اليهود ما النبي لا منهم واهل الكتاب قال ما أرادوا أن لا يكونوا الكتاب النبي إلا منهم فالله قال آمنوا بالله ورسوه يعني بنبي محمد فيعطيكم كفلين من رحمته ويجيلكم كذا ويغفر لكم ويجعل لكم نوراً تمشوا نبيه ويغفر لكم لي يعني ليدروا أن الله هو المتحكم فالأمر ويحطوا الرسالة عينما أراد ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شئ من فضل الله هذا, شيء هذا من فضل الله النبوة في يعلمون ما يعني متحكمين في أي شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فالله آتهه النبي محمد نعم نعم نعم لا كانش تقلق المؤمنين هي نفس الكلام بخصفة للمؤمنين حين قلنا من يعني نفس المؤمنين يجيل فضلهم ما هم أبلا ذول ياك اليهود وأن فضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا لا لا ما بمالع. ما ما بلشت هنا ما ب... يعني ما بيفهم يقول يا كان ها قال الذين آمنوا وكتبهم من قبلهم به عليهم قال تعالى عليه قالوا عملنا بينا وحكم ربنا اننا كنا من قبل مسلمين اولئك الذين اجرا صفات رايك اولئك الذين اجرا مرضاتهم بما صبروا ويرون ربهم حتى نسيء وما ذكرا يعني ما كرم المشركين هذه اامنوا اي يعني مع اقرئ اقرئ امام سعيد فديش الاول او امام لا الدراسه التابعه حسب برحنا لا يعلم اهل الكتاب والله يعلم لا يقدروا ما هي على الفضل ها يعتقدون مع جهدهم لا يعتقدوا مع جهده من هذا الفضل الا بيصبرون عليه فضلين لا يعلم لا يعلم معنا اعتقد لا لا يعتقد اهل الكتاب ما جهدهم يقدروا عافق الله هو بيد الله بيدهم كلين وشي ايش تيجي قدرنا النبي با ما على مع